حدثنا أ ب و عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أ ح م ر عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر ا ل أ ض ح ى فاشتركنا في ا ل ب ق ر ة س ب ع ة وفي البعير ع ش ر ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ا ل أ س د السلمي عن أ ب ي ه عن جده و أ ب ي أ ي و ب قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث الفضل بن موسى حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أ ن س عن أ ب ي الزبير عن جابر قال ن ح ر ن ا مع ر س و ل ابو ل ل صلى الله عليه وسلم ه ا البدنة ل ح د ي ي ب سبعة ة عن ا ل ب ق ر ة عيسى ن سبعة أبو ع قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري ي وابن و المبارك ا ا ل ش ف ع و أ حدثنا م وإسحاق وقال واحتج إسحاق ح أيضا البعير يجزئ ي ب عن عشرة د ب ع ب س حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا شريك عن سلمه بن كهيل عن حجيه بن عادي عن عدي قال ا ل ب ق ر ة عن س ب ع ة قلت ف إ ن ولدت قال اذبح ولدها معها قلت فالعرجاء قال ل ت ف ع ر ج اذا ء قال إ بلغت المنسك قلت ف م ك س و ر ة القرن قال لا ب أ س أ م ر ن ا أ و أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن نستشرف العينين و ا ل أ ذ ن ي ن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى عيسى حديث صحيح حسن هذا قال وقد رواه ا س ف ي نهى عن سلمة بن سلمة ك ي سعيد ل حدثنا حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن بن النهدي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يضحى ب أ ع ض ب القرن و ا ل أ ذ ن قال ق ت ا د ة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما بلغ ف و قال ذلك ق أبو ع ي سمعت ى يحيى هذا حديث حسن صحيح حدثني يحيى بن و أبو س ى حدثنا الحنفي حدثنا الضحاك بن بكر ث حدثني م عمارة م ا الله قال ن بن عبد ع س عطاء بن يسار يقول س أ ل ت أ ب ا أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أ ه ل بيته ف ي أ ك ل و ن ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وعماره بن عبد الله هو مدني وقد روى عنه مالك بن أ ن س والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم وهو قول أ ح م د واسحاق إ س ح ق واحتجا و النبي صلى الله بحديث عليه صلى ل م أنه ض ى بكبش ف ق ل لم هذا عمن من أمتي يضح و ا العلم ل أهل بعض وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم حدثنا احمد بن منيع حدثنا هشيم أ خ ب ر ن ا حجاج بن أ ر ط ا ؤ عن جبله بن سحيم أ ن رجلا س أ ل ابن عمر عن ا ل أ ض ح ي ة أ و ا ج ب ة ه ي فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ف أ ع ا د ه ا عليه ف قال أ ت ع ق ل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ن ا ل أ ض ح ي ة ليست ب و ا ج ب ة ولكنها س ن ة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أ ن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك حدثنا أ ح م د بن منيع وهناد قالا حدثنا ابن أ ب ي ز ا ئ د ة عن حجاج بن أ ر ط ا ؤ عن نافع عن ابن عمر قال أ ق ا م رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل م د ي ن ة عشر سنين يضحي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن د ا و د بن أ ب ي هند عن, الشعبي عن البراء ش ع ي عن ا ل ب بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أ ح د ك م حتى يصلي قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه و إ ن ي عجلت نسكي ل أ ط ع م أ ه ل ي و أ ه ل داري أ و جيراني قال ف أ ع د ذبحا آ خ ر فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أ ف أ ذ ب ح ه ا قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك قال وفي الباب عن جابر وجندب و أ ن س وعويمر بن أ ش ع ر وابن عمر و أ ب ي زيد ا ل أ ن ص ا ر ي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم أ ن لا يضحى ب ا ل ن ص ر حتى يصلي الإمام وقد رخص قوم من أ ه ل العلم ل أ ه ل القرى في الذبح إ ذ ا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك قال أ ب و عيسى وقد أ ج م ع أ ه ل العلم أ ن لا يجزئ الجذع من المعز وقالوا إ ن م ا يجزئ الجذع من الضان أ ن ن ح د ث قتيبة ح د ث ا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ي أ ك ل أ ح د ك م من لحم أ ض ح ي ت ه فوق ث ل ا ث ة أ ي ا م قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح و إ ن م ا كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أ خ ب ر ن ا أ ب و عاصم النبيل حدثنا سفيان الثوري عن ع ل ق م ة بن مرثد عن سليمان بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم ا ل أ ض ا ح ي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم و أ ط ع م و ا وادخروا قال وفي الباب عن ابن مسعود و ع ا ئ ش ة و ن ب ي ش ة و أ ب ي سعيد وقتاده بن النعمان و أ ن س و أ م س ل م ة قال أ ب و عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح أصحاب حدثنا بريدة عند النبي عليه وغيرهم قتيبة وسلم من صلى والعمل هذا العلم الله على أهل حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عابس بن ر ب ي ع ة قال قلت ل أ م المؤمنين أ ك ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم ا ل أ ض ا ح ي قالت لا ولكن قل من كان يضحي من الناس ف أ ح ب أ ن يطعم من لم يكن يضحي و ل قال د ك ن نرفع ا ر ابو ع فنأكله ع عشرة د أيام أ قال ب عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ م المؤمنين هي ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا ع ت ي ر ة والفرع أ و ل النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال وفي الباب عن ن ب ي ش ة ومحنف بن سليم وأبي العشراء عن أبيه. قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و ا ل ع ت ي ر ة ذ ب ي ح ة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهر رجب ل أ ن ه أ و ل شهر من أشهر اشهر ل ح ر م و أ الحرم رجب وذو ا ل ق ع د ة وذو ا ل ح ج والمحرم وأشهر ا ل حدثنا ج شوال وذو ا ل ق ع ة الحجة وعشر روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عن بعض عليه من النبي ذي كذلك أصحاب الله صلى ح د يحيى بن خلف البصري حدثنا بشر بن المفضل أ خ ب ر ن ا عبد الله بن عثمان بن خ ث ي م عن يوسف بن ماهك أ ن ه م ا دخلوا على ح ف ص ة بنت عبد الرحمن ف س أ ل و ه ا عن ا ل ع ق ي ق ة ف أ خ ب ر ت ه م أ ن ع ا ئ ش ة أ خ ب ر ت ه ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ه م عن الغلام شاتان مكافئتان وعن ا ل ج ا ر ي ة شاب قال وفي الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس وسلمان وابن أبو عمر عامر كرز هريرة بن بن عباس عيسى الله قال حديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح و ح ف ص ة هي بنت عبد الرحمن بن أ ب ي بكر الصديق حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد بن بشار بن وعبد الرحمن بن مهدي قال أ خ ب ر ن ا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أ ب ي رافع عن أ ب ي ه قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ذ ن في أ ذ ن الحسن بن علي حين ولدته ف ا ط م ة ب ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل في ا ل ع ق ي ق ه على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن ا ل ج ا ر ي ة شاه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا أنه أهل عن الحسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث حدثنا الحسن بن بشاه ذهب عق بعض العلم علي وقد هذا الحديث الخلال إلى حدثنا عبد ا ا ل ر ز قال أ خ ب ر ن هشام بن حسان ا بن بنت عن سيرين عن حصة رسول ب ب ا عن ل الضبي قال قال م عامر ا ن بن ر س الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام ع ق ي ق ة ف أ ه ر ي ق و ا عنه دما و أ م ي ط و ا عنه ا ل أ ذ ى حدثنا الحسن بن أ ع ي ن حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن ي ي ة عن ع النبي ص م ابن س ي م ا الأحول حفصة بنت سيرين عن ن ت س ر الرباب عامر ي النبي ن عن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق عن ابن الرزاق جريج أ خ ب ر ن ا عبيد الله بن أ ب ي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن محمد ث ان ب ب ت س ب ام ع أخبره أن أ كرز أ خ ب ر ت ه أ ن ه ا س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ع ق ي ق ة فقال عن الغلام شاتان وعن ا ل أ ن ث ى و ا ح د ة ولا يضركم ذكرانا كن أ م إ ن ا ث ا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سلمه بن شبيب حدثنا أ ب و ا ل م غ ي ر ة عن عفير بن معدن ا عن سليم بن عامر عن أ ب ي ا م ا م ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ا ل أ ض ح ي ة الكبش وخير الكفن ا ل ح ل ة قال أبو عيسى هذا حديث غريب عيسى حديث هذا وعفير بن معدان يضعف في الحديث حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا روح بن ع ب ا د ة حدثنا بن عون حدثنا أ ب و ر م ل ة عن محنف بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أ ه ل بيت في كل عام أ ض ح ي ة و ع ت ي ر ة هل تدرون ما ا ل ع ت ي ر ة هي التي تسمونها ا ل ر ج ب ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إ ل ا من هذا الوجه من حديث ابن、عون. حدثنا محمد بن يحيى القطعي بن عون محمد يحيى حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ب ب د الأعلى عبد الحسن أ ع عن ل ى م م د بن إ ح ا ق ع ع بشات د محمد الله الحسين طالب قال الله الله الحسن علي علي رسول صلى عليه وسلم بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي ب الله الله عن عن عن عق وقال يا ف ا ط م ة تحلقي ر أ س ه وتصدقي ب ز ي ن ة شعره فضه قال فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و إ س ن ا د ه ليس بمتصل و أ ب و جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أ ب ي طالب حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا سعد بن بن السمان عن ابن عون الخلال علي أزهر عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي ه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمر بن أ ب ي عمر عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ ض ح ى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره ف أ ت ي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أ ك ب ر هذا عني وعمن لم يضح من أ م ت ي قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن يقول الرجل إذا ذبح بسم الله والله أكبر وهو قول بن المبارك والمطلب الله بن يقال إنه لم يسمع من جابر حدثنا قول لم علي أكبر حجر إنه ذبح بسم بن بن عبد بن حنطب بن يسمع من وهو أ خ ب ر ن ا علي بن مسهر عن إ س م ا ع ي ل بن مسلم عن الحسن عن س م ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق ر أ س ه ح د ث ن ا ا ل ح س ن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم يستحبون أ ن يذبح عن الغلام ا ل ع ق ي ق يوم السابع فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه لم السابع الرابع لم يوم يوم يتهيأ يتهيأ عشر عق حدثنا ا احمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن ش ع ب ة عن مالك بن أ ن س عن عمرو أو عمر بن مسلم عن م ر ب مسلم سعيد عن بن ام ل س ي ب عن أم س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى هلال ذي ا ل ح ج ة و أ ر ا د أ ن يضحي فلا ي أ خ ذ ن من شعره ولا من أ ظ ف ا ر ه قال قد ر وقد عنه محمد بن عمر ع بن بن محمد ل م ة وغير و ا ح وقد روي هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي س ل م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه نحو هذا وهو قول وبه يقول وإلى وإسحاق ورخص أهل هذا ذهب أهل العلم المسيب الحديث العلم بعض بن بعض سعيد أحمد كان ف ق ان ل لا و ا بأس أ يأخذ أ من شعره و ف النبي الشافعي واحتج بحديث عائشة بحديث أ ا ل ن صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من ا ل م د ي ن ة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب منه المحرم حدثنا قتيبة حدثنا يزيد صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قتيبة أبو عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في م ع ص ي ة وكفارته ك ف ا ر ة يمين قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وعمران بن حصين قال أ ب و عيسى هذا حديث لا يصح ل أ ن الزهري لم يسمع هذا الحديث سلمة يسمع من أبي هذا قال سمعت م ح م د يقول روى غير واحد منهم موسى بن ع ت ب ة وابن أ ب ي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أ ر ق م عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي س ل م ة عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد والحديث هو هذا حدثنا أ ب و إ س م ا ع ي ل الترمذي واسمه محمد بن إ س م ا ع ي ل بن يوسف حدثنا أ ي و ب بن سليمان بن بلال حدثنا يحيى وعبد كثير بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة وعبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن عن يحيى بن أبي كثير عن بلال الله الزهري أبو أبي أويس أبي أرقم أبي أبي بكر عقبة موسى عتيق سلمة عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في م ع ص ي ة الله وكفارته ك ف ا ر ة يمين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وهو أ ص ح من حديث أ ب ي صفوان عن يونس و أ ب و صفوان هو مكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقال د روى ح واحد الحديث م من ي ي وغير د و جلة أهل الحديث وقال قوم ا ل ق من أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في م ع ص ي ة الله وكفارته ك ف ا ر ة يمين وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق واحتجا بحديث الزهري عن أ ب ي سلمه عن ع ا ئ ش ة وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في م ع ص ي ة ولا ك ف ا ر ة في ذلك وهو قول مالك والشافعي حدثنا طلحة محمد سعيد عبد بن عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي مالك الملك الأيلي القاسم عائشة الله عليه وسلم قال قتيبة وسلم عليه صلى من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن نذر أن يطيع فليطع يعصي يعصه الله الله فلا يعصه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن ط ل ح ة بن عبد الملك ا ل أ ي ل ي عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أ ب ي كثير عن القاسم بن محمد وهو قول بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا ي ع ص الله وليس فيه ك ف ا ر ة يمين إ ذ ا كان النذر في م ع ص ي ة حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق يوسف عن, عن, عن ه ش النبي م ا د س ت و ا ئ ي ع يحيى ن أ ب كثير الضحاك ثابت أبي النبي عن عن عن بن قلابة صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن ح س ي ن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا أ ب و بكر بن عياش حدثني محمد مولى ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة حدثني كعب بن ع ل ق م ة عن أ ب ي الخير عن ع ق ب ة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ف ا ر ة النذر إذا كفارة لم يسمى كفارة يمين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس هو بن عبيد حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن س م ر ة قال قال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا ت س أ ل ا ل إ م ا ر ة ف إ ن ك إ ن أ ت ت ك عن م س أ ل ة وكلت إ ل ي ه ا و إ ن أ ت ت ك عن غير م س أ ل ة أ ع ن ت عليها و إ ذ ا حلفت على يمين ف ر أ ي ت غيرها خيرا منها ف أ ت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك وفي الباب عن علي وجابر وعدي بن حاتم و أ ب ي الدرداء و أ ن س و ع ا ئ ش ة وعبد الله بن عمرو أ ب ي ه ر ي ر ة و أ م س ل م ة و أ ب ي موسى قال أ ب و عيسى حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عبد قتيبة سهيل أبي أبيه عن عن عن بن بن بن مالك سمرة أنس عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ف ر أ ى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال وفي الباب عن أ م سلمه قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن ا ل ك ف ا ر ة قبل الحنث تجزئ وهو قول مالك بن أ ن س والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق و قال بعض أ ه ل العلم لا يكفر إ ل ا بعد الحنث قال سفيان الثوري إ ن كفر بعد الحنث أ ح ب إ ل ي و إ ن كفر قبل الحنث أ ج ز أ ه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أ ب ي وحماد بن سلمه عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إ ن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أ ح د ا رفعه غير أ ي و ب السختياني وقال إسماعيل بن إبراهيم بن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 حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ابن طاووس عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إ ن شاء الله لم ي ح ن ث قال أ ب و عيسى س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خ ط أ أ خ ط أ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن سليمان بن داود قال لاطوفن ا ل ل ي ل ة على سبعين ا م ر أ ة تلد كل ا م ر أ ة غلاما فطاف عليهن فلم تلد ا م ر أ ة منهن إ ل ا ا م ر أ ة نصف غلام فقال رسول الله ص لو ى الله عليه س ل لو م قال إ ن شاء الله لكان كما قال هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أ ب ي ه هذا الحديث بطوله وقال سبعين ا م ر أ ة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن ج ا و د لاطوفن ا ل ل ي ل ة على م ئ ة ا م ر أ ة ح د ث ن ا قتيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يقول و أ ب ي و أ ب ي فقال أ ل ا إ ن الله ينهاكم أ ن تحلفوا بابائكم فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آ ث ر ا قال وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة و ق ت ي ل ة وعبد الرحمن بن س و ر ة قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح قال أ ب و عيسى قال أ ب و عبيد معنى قوله ولا آ ث ر اي لم آ ث ر ه عن غيري يقول لم أ ذ ك ر ه عن غيري حدثنا هند ا ح د ث ن ا ع ب د ة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ د ر ك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله ينهاكم أ ن تحلفوا بابائكم ليحلف حالف بالله أ و ليسكت قال أبو عيسى ه ذ ابو حديث حسن صحيح حدثنا ي ق ت ة حدثنا أ ب خالد الأحمر ع ن الحسن بن ب ع ي د الله عن س ع عبيدة أن ابن عمر سمع د بن ابن أن يقول رجلا يقول لا والكعبة ف قال ابن عمر لا يحلف بغير الله ف إ ن ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ق او ل أ ب عيسى ه ذ اشرك حديث حسن وفسر هذا الحديث عند فقد وفسر أن قوله فقد كفر أو كفر هذا أهل العلم بعض أ على التغليظ و ا ل ح ج ة في ذلك حديث ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول و أ ب ي و أ ب ي فقال أ ل ا إ ن الله ينهاكم أ ن تحلفوا بابائكم وحديث وسلم واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله قال أبو حلفه أبي هريرة النبي عليه في فليقل عيسى أنه الله إله الله عن من قال قال لا إلا قال صلى هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن الرياء شرك وقد فسر بعض أ ه ل العلم هذه ا ل آ ي ة من كان ي ر ج و لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري محمد عبد بن حدثنا عمرو بن عاصم عن عمران القطان عن حميد عن أ ن س قال نذرت ا م ر أ ة أ ن تمشي إ ل ى بيت الله فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إ ن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ق ب ة بن عامر وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والعمل وقالوا ولتهدشاه حدثنا أبو موسى هذا العلم إذا امرأة حدثنا المثنى على أهل فلتركب عند بعض تمشي محمد نذرت أن بن حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن ثابت عن أ ن س قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا قالوا يا رسول الله نذر أ ن يمشي قال إ ن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه قال ف أ م ر ه أ ن يركب حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أ ب ي عدي عن حميد عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى رجلا فذكر نحوه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال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 من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ك ر ه ا ل ن ذ ر وقال عبد الله بن المبارك معنى ا ل ك ر ا ه ي ة في النذر في ا ل ط ا ع ة و ا ل م ع ص ي ة و إ ن نذر الرجل ب ا ل ط ا ع ة فوفى به فله فيه أ ج ر ويكره له النذر حدثنا إسحاق يحيى سعيد بن منصور أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله إ ن ي كنت نذرت أ ن أ ع ت ك ف ل ي ل ة في المسجد الحرام في ا ل ج ا ه ل ي ة قال أ و ف ي بنذرك قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ا بن عباس قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا الحديث قالوا إ ذ ا أ س ل م الرجل عليه نذر ط ا ع ة فليف به وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم ل لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون من أهل ل م وغيرهم بصوم من آخرون اعتكاف ا ع ليس على المعتكف صوم إ ل ا أ ن يوجب على نفسه صوما واحتجوا بحديث عمر أ ن ه نذر أ ن يعتكف ل ي ل ة في ا ل ج ا ه ل ي ة ف أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن ع ق ب ة عن س ا ر م بن عبد الله عن أ ب ي ه قال كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أ ب ي طالب عن سعيد بن مرجانه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق ر ق ب ة م ؤ م ن ة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وعمرو بن ع ب س ة وابن عباس وواثله بن ا ل أ س ق ع و أ ب ي أ م ا م ه وعقبه بن عامر وكعب بن م ر ة قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وابن الهادي اسمه الله أسامة الهاد بن عبد الله بن أسامة بن يزيد وهو مدني ثقة قد روى وغير و عنه مدني مالك قد بن أنس ثقة ا حدثنا من العلم أهل ح د أ ب و ك ر ي ب حدثنا المحاربي عن ش ع ب ة عن حسين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقر المزني قال لقد ر أ ي ت ن ا س ب ع ة إ خ و ة ما لنا خادم إ ل ا و ا ح د ة فلطمها أ ح د ن ا ف أ م ر ن ا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن نعتقها قال وفي الباب عن ابن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن فذكر بعضهم في الحديث قال لطمها على وجهها حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن ثابت بن الضحاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف ب م ل ة غير ا ل إ س ل ا م كاذبا فهو كما قال قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أ ه ل العلم في هذا إ ذ ا حلف الرجل ب م ل ة سوى ا ل إ س ل ا م فقال هو يهودي أ و نصراني إ ن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد أ ت ى عظيما ولا كفاره عليه وهو قول أ ه ل ا ل م د ي ن ة وبه يقول مالك بن أ ن س و إ ل ى هذا القول ذهب أ ب و عبيد وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفاره ة و و قول سفيان وأحمد وإسحاق محمود بن غيلان سفيان أحدثنا بن حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أ ب ي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن ع ق ب ة بن عامر قال قلت يا رسول الله إ ن أ خ ت ي نظرت أ ن تمشي إ ل ى البيت ح ا ف ي ة غير مختمره ة فقال النبي ا صلى ل ل عليه وسلم إ ن الله لا يصنع بشقاء أ خ ت ك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ث ل ا ث ة أ ي ا م قال وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أ ه ل العلم وهو قول أ ح م د واسحاق إ س ح ق حدثنا إ بن منصور حدثنا أ ب و ا ل م غ ي ر ة حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات و ا ل ع ز ة فليقل لا إ ل ه إ ل ا الله ومن قال تعالى أقامرك ف ل ي ت ص د قال ق ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو المغيره هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس أ ن سعد بن ع ب ا د ة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أ م ه توفيت قبل أ ن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقض عنها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا عمران بن ع ي ي ن ة هو أ خ و سفيان بن ع ي ي ن ة عن ح س ي ن عن سالم بن أ ب ي الجعد عن أ ب ي أ م ا م ه وغيره من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم عن ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال ايما ل ل ل ه ع ه و س ل ق ل أ ي م امرئ مسلم أ ع ت ق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه و أ ي م ا م ر ء مسلم اعتق م ر ا ت ي ن مسلمتين ك ا ن ت فكاكه من النار يجزئ كل ع عضو ض منهما ع ض منه وايما امراه م س ل م ة اعتقت امراه مسلمه كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال أ ب و عيسى وفي الحديث ما يدل على أ ن عتق الذكور للرجال أ ف ض ل من عتق ا ل إ ن ا ث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ع ت ق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه الحديث صح في طرقه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عطاء بن السائب عن أ ب ي البختري أ ن جيشا من جيوش المسلمين كان أ م ي ر ه م سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا ابا عبد الله أ ل ا ننهد إ ل ي ه م قال دعوني أ د ع ه م كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ف أ ت ا ه م سلمان فقال لهم إ ن م ا أ ن ا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني ف إ ن أ س ل م ت م فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا و إ ن أ ب ي ت م إ ل ا دينكم تركناكم عليه و أ ع ط و ن ا ل ج ز ي ة عن يد و أ ن ت م صاغرون قال ورطنا اليهم ب ا ل ف ا ر س ي ة و أ ن ت م غير محمودين و إ ن أ ب ي ت م نابذناكم على سواء قالوا ما نحن بالذي نعطي ا ل ج ز ي ة ولكنا ن نقاتلكم فقالوا يا أ ب ا عبد الله أ ل ا ننهد إ ل ي ه م قال لا فدعاهم ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ى مثل هذا ثم قال انهدوا إ ل ي ه م قال فنهدنا إ ل ي ه م ففتحنا ذلك القصر قال وفي الباب عن ب ر ي د ة والنعمان بن مقر وابن عمر وابن عباس وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث عطاء بن السائب وسمعت محمدا يقول أ ب و البختري لم يدرك سلمان ل أ ن ه لم يدرك ع ل ي وسلمان مات قبل علي وقد ذهب بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إ ل ى هذا و ر أ و ا أ ن يدعوا قبل القتال وهو قول إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م قال إ ن تقدم إ ل ي ه م في ا ل د ع و ة فحسن يكون ذلك أ ه ي ب وقال بعض أ ه ل العلم لا د ع و ة اليوم وقال أحمد لا أ ع ر ف اليوم أ ح د ا يدعى وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إ ل ا أ ن يعجلوا عن ذلك ف إ ن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوه ة حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنا بأبي عبد بن ويكنا المكي بأبي ل ل الرجل الصالح هو ابن أبي عمر هو أبي حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أ ب ي ه وكانت له ص ح ب ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا بعث جيشا أ و س ر ي ة يقول لهم إ ذ ا ر أ ي ت م مسجدا وسمعتم مؤذنا فلا تقتلوا احدا هذا حديث غريب وهو حديث ابن ع ي ي ن ة حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثني مالك بن أ ن س عن حميد عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إ ل ى خيبر أ ت ا ه ا ليلا وكان إ ذ ا جاء قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أ ص ب ح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما ر أ و ه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أ ك ب ر خربت خيبر إ ن ا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين حدثنا ق ت ي ب ة ومحمد بن بشار قالا حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن أ ب ي ط ل ح ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا ظهر على قوم أ ق ا م بعرصتهم ثلاثا هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أ ن س حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أ ه ل العلم في ا ل غ ا ر ة بالليل وان يبيتوا وكرهه بعضهم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 وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من أ ه ل العلم إ ل ى هذا ولم يروا ب أ س ا بقطع ا ل أ ش ج ا ر وتخريب الحصون وعمل بذلك المسلمون بعده وقال الشافعي لا ب أ س بالتحريق في أ ر ض العدو وقطع ا ل أ ش ج ا ر والثمار وقال أ ح م د وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا ف أ م ا بالعبث فلا تحرق وقال إ س ح ا ق التحريق س ن ة إ ذ ا كان أ ن ك ى فيهم حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا أ ص ب ا ط بن محمد عن سليمان ا ل ت ي م ي عن سيار عن أ ب ي أ م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله فضلني عن ا ل أ ن ب ي ا ء أ و قال أ م ت ي على ا ل أ م م و أ ح ل لنا الغنائم وفي الباب عن علي و أ ب ي ذر وعبد الله بن عمرو وابي موسى وابن عباس قال أ ب و عيسى حديث أ ب ي ا م ا م ة حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بني م ع ا و ي ة وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد حدثنا علي بن حجر بن علي حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أبي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على ا ل أ ن ب ي ا ء ب س ت أ ع ط ي ت جوامع الكلم ونصرت بالرعب و أ ح ل ت لي الغنائم وجعلت لي ا ل أ ر ض مسجدا وطهورا و أ ر س ل ت إ ل ى الخلق ك ا ف ة وختم بي النبيون بي هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن أحمد عبدة بن الضبي وحميد بن مسعدة قالا حدثنا سليم ع د ق ا ا حدثنا س ل بن اخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أ خ ض ر نحوه وفي الباب عن مجمع بن ج ا ر ي ة وابن عباس وابن أ ب ي عمره عن أ ب ي ه وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري سفيان وللفارس ا أ و و ز ا ا ع ي م ك المبارك بن وابن أنس و ا ا ل ش ع ي وأحمد و ح إ س ق قالوا ا ل ل ف ث ل ا ث ة أ س ه م سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم حدثنا محمد بن يحيى ا ل أ ز د ي البصري و أ ب و عمار وغير واحد قالوا حدثنا وهب بن جرير عن أ ب ي ه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ا ل ص ح ا ب ة أ ر ب ع ة وخير السرايا أ ر ب ع م ا ئ ة وخير الجيوش أ ر ب ع ة آ ل ا ف ولا يغلب إ ث ن ى عشر أ ل ف ا من ق ل ة هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أ ح د غير جرير بن حازم و إ ن م ا روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس النبي حبان بن بن ابن الله مرسلا رواه الزهري الله الله صلى وسلم وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا, قتيبة حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه عن يزيد بن هرمز أ ن ن ج د ة ا ل ح ر و ر ي ة كتب إ ل ى ابن عباس ي س أ ل ه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فكتب إ ل ي ه ابن عباس كتبت إ ل ي ت س أ ل ن ي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من ا ل غ ن ي م ة وفي أ م بسهم ا ل م ض ر ب بسهم لهن وفي الباب عن أ ن س و أ م ع ط ي ة وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وقال بعضهم يسهم ل ل م ر أ ة والصبي وهو قول الاوزاعي أ و ز ع ي قال ا ل أ و أ س ه م النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر و أ س ه م ت أ ئ م ة المسلمين لكل مولود ولد في أ ر ض الحرب قال ا ل أ و ز ا ع ي وأسهم وسلم وأخذ المسلمون للنساء الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده خشرم النبي حدثنا صلى بذلك بذلك علي بن بخيبر حدثنا عيسى بن يونس عن ا ل أ و ز ا ع ي بهذا ومعنى قوله و يرضخ ح ذ ي الغنيمة يقول ي ن من لهن بشيء من ا ل غ ن ي م ة يعطين شيئا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أ ب ي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أ ن ي مملوك قال ف أ م ر ن ي فقلدت السيف ف إ ذ ا أ ن ا أ ج ر ه ف أ م ر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه ر ق ي ة كنت أ ر ق ي بها المجانين ف أ م ر ن ي بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي ح ب بعضها س و الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء وهو قول الثوري والشافعي و أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا حدثنا حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس مالك عن الفضيل بن أبي بن ع ب د ا ل ل ه عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن عروة عن عائشة ان ل ل ه ب د ي ن ا رسول ا ل أ ل م ي عن ع ر ة عائشة عن أن ر س و الله صلى الله عليه وسلم خرج إ ل ى بدر حتى إ ذ ا كان ب ح ر ة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه ج ر أ ة و ن ج د ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أ س ت ع ي ن بمشرك وفي الحديث كلام أ ك ث ر من هذا هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم قالوا لا يسهم ل أ ه ل الذمه و إ ن قاتلوا مع المسلمين العدو و ر أ ى بعض أ ه ل العلم أ ن يسهم لهم إ ذ ا شهدوا القتال مع المسلمين ويروى عن الزهري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ س ه م لقوم من اليهود قاتلوا معه حدثنا بذلك قتيبه ة عروة بن、سعيد. أخبرنا عبد بن سعيد عن عروة بن ثابت عن عن سعيد سعيد الوارث ا ل ز ر ر ي حديث ي هذا حسن غ بن ح د ا أبو سعيد الأشج حدثنا غياس حفص بن غياس. حدثنا بريد بن عبد الله بن أ ب ي ب ر د ة عن جده أ ب ي ب ر د ة عن أ ب ي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من ا ل أ ش ع ر ي ي ن خيبر ف أ س ه م لنا مع الذين افتتحوها هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال الأوزاعي على أهل حديث صحيح غريب حسن عند بعض من لحق بالمسلمين قبل أ ن يسهم للخيل أ س ه م له وبريد يكنى أ ب ا بريده وهو ث ق ة وروى عنه سفيان الثوري وابن ع ي ي ن ة وغيرهما حدثنا زيد بن أ خ ز م الطائي حدثنا أ ب و ق ت ي ب ة مسلم بن ق ت ي ب ة حدثنا ش ع ب ة عن أ ي و ب عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي ث ع ل ب ة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أ ن ق و ه ا غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع وذي ناب وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أ ب ي ث ع ل ب ة ورواه أ ب و إ د ر ي س الخولاني عن أ ب ي ث ع ل ب ة و أ ب و ق ل ا ب ة لم يسمع من أ ب ي ث ع ل ب ة إ ن م ا رواه عن أ ب ي أ س م ا ء عن أ ب ي ث ع ل ب ة حدثنا هند ا حدثنا ابن المبارك عن حيويه بن شريح قال سمعت ربيعه بن يزيد الدمشقي يقول أ خ ب ر ن ي أ ب و إ د ر ي س الخولاني عائد الله بن عبيد الله قال سمعت أ ب ا ث ع ل ب ة الخشني يقول أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إ ن ا ب أ ر ض قوم أ ه ل كتاب ن أ ك ل في آ ن ي ت ه م قال إ ن وجدتم غير آ ن ي ت ه م فلا ت أ ك ل و ا فيها ف إ ن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أ ب ي سلام عن أ ب ي ا م ا م ة عن ع ب ا د ة بن الصامت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي ن ف ل في البدءه الربع وفي القفول الثلث وفي الباب عن ابن عباس وحبيب ا بن م س ل م ة ومعن ا بن يزيد وابن عمر و س ل م ة ا بن ا ل أ ك و ع وحديث ع ب ا د ة حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن أ ب ي سلام عن رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله صلى عليه وسلم حدثنا هنناد حدثنا ابن أ ب ي الزناد عن أ ب ي ه عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي ر أ ى فيه الرؤيا يوم أحد ه ذ احد د حديث ي غريب أبي ث حسن إنما نعرفه من من ابن ن هذا الوجه ا ا ل ز وقد اختلف أ ه ل العلم في النفل من الخمس فقال مالك بن أ ن س لم يبلغني أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني أ ن ه نفل في بعضها و إ ن م ا ذلك على وجه الاجتهاد من ا ل إ م ا م في أ و ل المغنم و آ خ ر ه قال ابن منصور قلت ل أ ح م د إ ن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إ ذ ا فصل بالربع بعد الخمس و إ ذ ا قفل بالثلث بعد الخمس فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا قال أ ب و عيسى وهذا الحديث على ما قال المسيب النفل م س ي ب من الخمس قال إ س ح ا ق كما قال حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك بن أ ن س عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أ ف ل ح عن أ ب ي محمد مولى أ ب ي ق ت ا د ة عن أ ب ي ق ت ا د ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قال أ ب و عيسى وفي الحديث ق ص ة حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد و أ ن س و س م ر ه وهذا حديث حسن صحيح و أ ب و محمد هو نافع مولى أ ب ي ق ت ا د ة والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول ا ل أ و ز ا ع ي والشافعي و أ ح م د وقال بعض أ ه ل العلم ل ل إ م ا م أ ن يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النفل أ ن يقول ا ل إ م ا م من أ ص ا ب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إ س ح ا ق السلب للقاتل إ ل ا أ ن يكون شيئا كثيرا ف ر أ ى ا ل إ م ا م أ ن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب حدثنا هناد ح د ث نهى ا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن ج ض م محمد إبراهيم محمد بن عبد بن بن بن حوشب عن أبي عن عن عن عن ن سعيد زيد الخدري الله قال شهر ه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أبو عيسى وهذا حديث غريب. حدثنا ي غريب ح د ث محمد بن يحيى بن ابو ل ن ي س ر ي حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب أ ب ي خالد قال حدثتني أ م ح ب ي ب ة بنت عرباض بن س ا ر ي ة أ ن أ ب ا ه ا أ خ ب ر ه ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن ت و ط أ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن ما قال أ ب و عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أ ه ل العلم وقال ا ل أ و ز ا ع ي إ ذ ا اشترى الرجل ا ل ج ا ر ي ة من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أ ن ه قال لا توطأ حامل توطأ حتى تضع قال ا ل أ و ز ا ع ي و أ م ا الحرائر فقد مضت ا ل س ن ة فيهن ب أ ن أ م ر ن ب أ ن ا ل ع د ة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ا ل أ و ز ا ع ي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الطيالسي عن ش ع ب ة أ خ ب ر ن ي سماك بن حرب قال سمعت ق ب ي ص ة ا بن هلب يحدث عن أ ب ي ه قال س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه ا ل ن ص ر ا ن ي ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إ س ر ا ئ ي ل عن سماك عن ق ب ي ص ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمود وقال وهب بن جرير م ن ش ع ب ة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب على أهل أهل عند من في حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني أ خ ب ر ن ا عبد الله بن وهب أ خ ب ر ن ي حيي عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن أ ب ي أ ي و ب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين و ا ل د ة وولدها فرق الله بينه وبين أ ح ب ت ه يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وهذا والعمل وسلم وغيرهم كره التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها هذا أهل الله عليه كره العلم أصحاب النبي التفريق السبي حديث حسن عند غريب بين بين من على صلى وبين الولد والوالد وبين الإخوة حدثنا أ ب و ع ب ي د ة بن أ ب ي السفر واسمه أ ح م د بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أ ب و داود الحفري حدثنا يحيى بن زكريا ا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن ع ب ي د ة عن علي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن جبرائيل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أ ص ح ا ب ك في أ س ا ر بدر القتل أ و الفداء على أ ن يقتل منهم قابل مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا وفي الباب عن ابن مسعود و أ ن س و أ ب ي ب ر ز ة وجبير بن مطعم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن أ ب ي ز ا ئ د ة وروى أ ب و أ س ا م ة عن هشام عن ابن سيرين عن ع ب ي د ة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه و ر و ا ابن عون عن ابن سيرين عن ع ب ي د ة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا و أ ب و داود الحفري اسمه عمر بن سعد حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان حدثنا أ ي و ب عن أ ب ي خ ل ا ب ة عن عمه عن عمران بن ح س ي ن أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ف د ا رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وعم أ ب ي ق ل ا ب ة هو أ ب و المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال م ع ا و ي ة بن عمرو وابو ق ل ا ب ة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أ ن ل ل إ م ا م أ ن يمن على من شاء من ا ل أ س ا ر ه ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء واختار بعض أ ه ل العلم القتل على الفداء وقال ا ل أ و ز ا ع ي بلغني أ ن هذه ا ل آ ي ة منسوخه ة ق و ل تعالى ف إ م ا من بعد و إ م ا فداء نسختها فاقتلوهم حيث ثقفتموهم حدثنا بذلك هناد حدثنا ابن المبارك عن ا ل أ و ز ا ع ي قال إ س ح ا ق بن منصور قلت ل أ ح م د إ ذ ا أ س ر ا ل أ س ي ر يقتل أ و ي ف ا د أ ح ب إ ل ي ك قال إ ن قدروا ان يفادوا فليس به ب أ س و إ ن قتل فما أ ع ل م به ب أ س ا قال إ س ح ا ق ا ل إ ث خ ا ن أ ح ب إ ل ي إ ل ا أ ن يكون معروفا ف أ ط م ع به الكثير حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أ خ ب ر ه أ ن ا م ر أ ة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتوله ف أ ن ك ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رباح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب أبو بريدة الربيع سريع عيسى حديث صحيح الباب رباح عباس جثامة قال أبو عيسى هذا بن بن بن عن حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا الثوري ورخص ورخصا وهو أهل فيهم وهو والولدان قول والشافعي وقتل والولدان قول وإسحاق النساء سفيان العلم البيات النساء البيات قتل أحمد في في بعض حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أ خ ب ر ن ي الصعب بن ج ث ا م ة قال قلت يا رسول الله إ ن خيلنا أ و ط ئ ت من نساء المشركين و أ و ل ا د ه م قال هم من آ ب ا ئ ه م قال أبو عيسى هذا حدثنا حديث حسن صحيح ي ق ت بعثنا ة حدثنا الليث ن بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن بكير عبد أبي ب يسار هريرة ع الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إ ن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش ف أ ح ر ق و ه م ا بالنار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 حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم وقد ذكر محمد بن إ س ح ا ق بين سليمان بن يسار وبين أ ب ي ه ر ي ر ة رجلا في هذا الحديث وروى غير واحد مثل ر و ا ي ة الليث وحديث الليث ا بن سعد أ ش ب ه أ ص ح حدثني ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و عوان ة عن ق ت ا د ة عن سالم بن أ ب ي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل ا ل ج ن ة وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وزيد بن خالد الجهني حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن ق ت ا د ة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي ط ل ح ة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل ا ل ج ن ة هكذا قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إ ن فلانا قد استشهد قال كلا قد ر أ ي ت ه في النار ب ع ب ا ء ة قد غلها قال قم يا علي فناد ي إ ن ه لا يدخل ا ل ج ن ة إ ل ا المؤمنون ثلاثا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن ثابت عن أ ن س قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو ب أ م سليم و ن س و ة معها من ا ل أ ن ص ا ر يسقين الماء ويداوين الجرحى قال أبو عيسى وفي ان ل ب ب ا ع الربيع وهذا حدثنا ا علي ل بنت بن حديث صحيح سعيد معوذ حسن كسرى ن حدثنا بن د عبد ي الرحيم ل ي م ا ن عن إ س ا النبي ئ ي ثوير أبيه علي ل ل عن عن عن عن ص اهدى ل ل عليه له فقبل و أ ن الملوك أ ه د و ا إ ل ي ه فقبل منهم وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير بن أ ب ي ف ا خ ت ة اسمه سعيد بن ع ل ا ق ة وثوير يكنى أ ب ا جهم حدثنا محمد عمران حمار حدثنا داود قتادة يزيد عبد بن بشار حدثنا أبو بن ابن بن عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن الشخير الله عياض هو أ ن ه أ ه د ى للنبي صلى الله عليه وسلم ه د ي ة له أ و ن ا ق ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أ س ل م ت قال لا قال ف إ ن ي نهيت عن زبد المشركين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله إ ن ي نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث ا ل ك ر ا ه ي ة واحتمل أ ن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي عن ابي ب ك ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ا ه أ م ر فسر به فخر لله ساجدا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث بكار بن حديث عبد العزيز بكار والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر وبكار هذا العلم الشكر العزيز بن مقارب على أهل ل عند عبد بن بن سجدة أكثر أبي بكر حدثنا ي ح د ث يحيى بن أ ك ث م حدثنا عبد العزيز بن أ ب ي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ ل ل ق وفي م المسلمين يعني تجير على و الباب عن أ م هانئ وهذا حديث حسن غريب و س أ ل ت محمدا فقال هذا حديث صحيح وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة بن من سمع و ه و م ق ا ر ب الحديث حدثنا أ ب و الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أ خ ب ر ن ي ا بن أ ب ي ذئب عن سعيد ا ل م ق ب ر ي عن أ ب ي م ر ة مولى عقيل بن أ ب ي طالب عن أ م هانئ أ ن ه ا قالت أ ج ر ت رجلين من أ ح م ا ئ ي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمننا من أمنتي قال د أ م ن ن من أمنت ق ا أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ه ل العلم أ ج ا ز أ م ا ن ا ل م ر أ ة وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق أ ج ا ز أ م ا ن ا ل م ر أ ة والعبد وقد روي من غير وجه وأبو مرة مولى بن أبي طالب ويقال أبي أيضا بن طالب مرة عقيل له مولى أ م هانئ أيضاً واسمه يزيد وقد روي عن عمر بن الخطاب أ ن ه أ ج ا ز أ م ا ن العبد وقد روي عن علي بن أ ب ي طالب وعبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذ م ة المسلمين و ا ح د ة يسعى بها أ د ن ا ه م قال أ ب و عيسى ومعنى هذا عند أ ه ل العلم أ ن من أ ع ط ى ا ل أ م ا ن من المسلمين فهو جائز على كلهم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب ا ن ا شعبه قال أ خ ب ر ن ي أ ب و الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاويه وبين اهل الروم عهد وكان يسير في بلادهم حتى إ ذ ا انقضى العهد أ غ ا ر عليهم ف إ ذ ا رجل على د ا ب ة أ و على فرس وهو يقول الله أ ك ب ر وفاء لا غدر و إ ذ ا هو ع م ر بن ع ب س ة ف س أ ل ه م ع ا و ي ة عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أ م د ه أ و ينبذ إ ل ي ه م على سواء قال فرجع م ع ا و ي ة بالناس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م قال حدثني صخر بن ج و ي ر ي ة عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن الغادر ينصب له لواء يوم ا ل ق ي ا م ة قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود و أ ب ي سعيد الخدري و أ ن س قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و س أ ل ت محمدا عن حديث سويد عن أ ب ي إ س ح ا ق عن عماره بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء فقال لا أ ع ر ف هذا الحديث مرفوعا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن ه قال رمي يوم ا ل أ ح ز ا ب سعد بن معاذ فقطعوا اكحله أ و أ ب ج ل ه فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده أخرى فلما ر أ ى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني ق ر ي ظ ة فاستمسك عرقه فما قطر ق ط ر ة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ ف أ ر س ل إ ل ي ه فحكم أ ن يقتل رجالهم ويستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ب ت حكم الله فيهم وكانوا أ ر ب ع م ا ئ ة فلما فرغ من قتلهم إ ن ف ت ق عرقه فمات قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد و ع ط ي ة القرضي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن أ ح م د بن عبد الرحمن أ ب و الوليد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة بن جندب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم وشرخ ا ل الغلمان الذين لم ينبتوا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه الحجاج بن أ ر ط ا ؤ عن ق ت ا د ة نحوه حدثنا, هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ع ط ي ة القرضي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه النبي الله صلى وسلم يوم قال ر ي ض ة ف ك ن من أنبت ت ق ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت ممن لم ينبت فكنت ينبت خلي سبيله فخلي سبيلي ق ابو ل أ عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أ ه ل العلم أ ن ه م يرون ا ل إ ن ب ا ت بلوغا إ ن لم يعرف احتلامه ولا سنه وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده يعني الإسلام إلا شدة ولا تحدث حلفا في الإسلام إلا الإسلام يعني يزيده لا ولا شدة تحدث قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف و أ م س ل م ة وجبير بن مطعم و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس وقيس بن عاصم قال أ ب و عيسى هذا حدثنا حديث حسن صحيح حدثنا أحمد بن منيع بن حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة حدثنا الحجاج بن أ ر ط ا ة عن عمرو بن دينار عن ب ج ا ل ة بن ع ب د ة قال كنت كاتبا لجزء بن م ع ا و ي ة على مناذر فجاءنا كتاب عمر انظر مجوس من قبلك فخذ منهم ا ل ج ز ي ة ف إ ن عبد الرحمن بن عوف أ خ ب ر ن ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية مجوس هجر من قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجاله أ ن عمر كان لا ي أ خ ذ الجزيه ة من المجوس حتى أ خ ب ر عبد ا ل ر ح من بن عوف أن النبي أن من عوف عليه وسلم مجوس أخذ الله الجزية صلى هجر وفي الحديث كلام أ ك ث ر من هذا هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسين بن أ ب ي ك ب ش ة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أ خ ذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ج ز ي ة من مجوس البحرين و أ خ ذ ه ا عمر من فارس و أ خ ذ ه ا عثمان من الفرس و س أ ل ت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن أ ب ي الخير عن ع ق ب ة بن عامر قال قلت يا رسول الله إ ن ا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن ن أ خ ذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ب و ا إ ل ا أ ن ت أ خ ذ و ا كرها فخذوا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أ ب ي حبيب أ ي ض ا و إ ن م ا معنى هذا الحديث أ ن ه م كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن أ ب و ا أ ن يبيعوا إ ل ا أ ن ت أ خ ذ و ا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرة وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن ه كان ي أ م ر بنحو هذا حدثنا أ ح م د بن ع ب د ة الضبي حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح م ك ة لا ه ج ر ة بعد الفتح ولكن جهاد و ن ي ة و إ ذ ا استنفرتم فانفروا قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد ا ل أ م و ي حدثنا عيسى بن يونس عن ا ل أ و ز ا ع ي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي س ل م ة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على لا ولم الموت أن نفر قال وفي الباب عن سلمه بن ا ل أ ك و ع وابن عمر و ع ب ا د ة وجرير بن عبد الله قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن ا ل أ و ز ا ع ي عن يحيى بن أ ب ي كثير قال قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أ ب و س ل م ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حاتم بن إ س م ا ع ي ل عن يزيد بن أ ب ي عبيد قال قلت ل س ل م ة بن ا ل أ ك و ع على أ ي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ح د ي ب ي ة قال على الموت هذا حديث حسن صحيح ح د ث ن ا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع و ا ل ط ا ع ة فيقول لنا فيما استطعتم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح كلاهما ومعنى كلا الحديثين صحيح قد بايعه قوم من أ ص ح ا ب ه على الموت و إ ن م ا قالوا لا نزال بين يديك حتى نقتل وبايعه آ خ ر و ن فقالوا لا الزبير الله قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت على أحدثنا حدثنا سفيان جابر نبايع إنما بايعناه نفر بن منيع بن عيينة عن عن بن أن أحمد أبي عبد لا نفر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 ف إ ن أ ع ط ا ه وفي له و إ ن لم يعطه لم يف له قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وعلى ذلك ا ل أ م ر بلا اختلاف حدثنا قتيبة حدثنا ليث سعد الليث بن عن أبي الزبير عن جابر أنه الزبير جابر قال قتيبة أبي جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل ه ج ر ة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه عبد فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أ س و د ي ن ولم يبايع أ ح د ا بعد حتى ي س أ ل ه اعبد هو؟ قال وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى حديث جابر حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه إ ل ا من حديث أ ب ي الزبير حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ابن المنكدر سمع أ م ي م ة بنت ر ق ي ق ة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوه فقال لنا فيما استطعتن ا و أ ط ف ت ن قلت الله ورسوله أ ر ح م بنا منا ب أ ن ف س ن ا قلت يا رسول الله بايعنا قال سفيان تعني صافحنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة قولي كقولي ل ا م ر أ ة و ا ح د ة قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وعبد الله بن عمر و أ س م ا ء بنت يزيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إ ل ا من حديث محمد بن المنكدر وروى سفيان الثوري ومالك بن أ ن س وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر محمد نحوه عن بن قال و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أ ع ر ف ل أ م ي م ة بنت ر ق ي ق ة غير هذا الحديث و أ م ي م ة ا م ر أ ة أ خ ر ى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء قال كنا نتحدث أ ن أ ص ح ا ب بدر يوم بدر ك ع د ة أ ص ح ا ب طالوت ث ل ا ث م ا ئ ة و ث ل ا ث ة عشر رجلا قال وفي الباب عن ابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أ ب ي إ س ح ا ق حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أ ب ي ج م ر ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس امركم أ ن تؤدوا خمس ما غنمتم قال وفي الحديث ق ص ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن أ ب ي ج م ر ة عن ابن عباس نحوه حدثنا ه ن ابو د حدثنا أ ا ل أ ح و ص عن سعيد بن مسروق عن ع ب ا ي ة بن رفاعه عن أ ب ي ه عن جده رافع بن خديج قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فاطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أ خ ر ى الناس فمر بالقدور ف أ م ر بها ف أ ك ف ئ ت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه قال أ ب و عيسى وروى سفيان الثوري عن أ ب ي ه عن ع ب ا ي ة عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أ ب ي ه حدثنا بذلك محمود بن غيلان حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أ ص ح قال وفي الباب عن ث ع ل ب ة بن الحكم و أ ن س و أ ب ي ر ي ح ا ن ة و أ ب ي الدرداء وعبد الرحمن بن س م ر ة وزيد بن خالد وجابر و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي أ ي و ب قال أ ب و عيسى وهذا أ ص ح و ع ب ا ي ة بن ر ف ا ع ة سمع من جده رافع بن خديج أحدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أ ن س حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه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 حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن اليهود إ ذ ا سلم عليكم أ ح د ه م ف إ ن م ا يقول السلام عليكم فقل عليك قال أ ب و عيسى هذا هناد حدثنا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن قيس بن أ ب ي حازم عن جرير بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث س ر ي ة إ ل ى خثعم فاعتصم ناس بالسجود ف أ س ر ع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ف أ م ر لهم بنصف العقل وقال أ ن ا بريء من كل مسلم يقيم بين أ ظ ه ر المشركين قالوا يا رسول الله ولم ا قال لا ترايا ناراهما حدثنا هناد حدثنا أصح وفي الباب عن سمره قال أ ب و عيسى و أ ك ث ر أ ص ح ا ب إ س م ا ع ي ل عن قيس بن أ ب ي حازم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث س ر ي ة ولم يذكروا فيه عن جرير ورواه ح م ا د بن سلمه عن الحجاج بن أ ر ط ا ؤ عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أ ب ي م ع ا و ي ة قال وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى سمره بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت س ا ف ن ا ل م ش ر ك ي ن ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أ و جامعهم فهو مثلهم حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن الحباب أ خ ب ر ن ا سفيان الثوري عن أ ب ي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت ان شاء الله لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو عاصم وعبد الرزاق قالا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 حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أ ب و الوليد حدثنا حماد بن س ل م ة عن محمد بن عمرو عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال جاءت ف ا ط م ة إ ل ى أ ب ي بكر فقالت من يرثك قال أ ه ل ي وولدي قالت فمالي لا أ ر ث أ ب ي فقال أ ب و بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني اعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله و أ ن ف ق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمر و ط ل ح ة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد و ع ا ئ ش ة وحديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن غريب من هذا الوجه إ ن م ا أ س ن د ه حماد بن س ل م ة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أ ع ل م أ ح د ا رواه عن محمد بن ع م ر عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة إ ل ا حماد بن س ل م ة و ر و ا عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن ع م ر عن أبي سلمة عن أ ب ي ه ر ي ر ة نحو ر و ا ي ة حماد بن س ل م ة حدثنا بذلك علي بن عيسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حدثنا محمد عبد بن بن عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عنهما الوهاب عطاء فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عمر وعمر أبي أبي بكر سلمة هريرة رضي ت س أ ل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن ي لا أ و ر ث قالت والله لا أ ك ل م ك م ا أ ب د ا فماتت ولا تكلمهما قال علي بن عيسى معنى لا أ ك ل م ك م ا تعني في هذا الميراث أ ب د ا أ ن ت م ا صادقان وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أ ب ي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي الخلال أ خ ب ر ن ا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أ ن س عن ابن شهاب عن مالك بن أ و س بن الحدثان قال دخلت على عمر بن الخطاب ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أ ب ي وقاص ثم جاء علي والعباس يختصمان فقال عمر لهم أ ن ش د ك م بالله الذي ب إ ذ ن ه تقوم السماء و ا ل أ ر ض تعلمون أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا ص د ق ة قالوا نعم قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ب و بكر أ ن ا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أ ن ت وهذا إ ل ى أ ب ي بكر تطلب أ ن ت ميراثك من ابن أ خ ي ك ويطلب هذا ميراث ا م ر أ ت ه من أ ب ي ه ا فقال أبو بكر إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا ص د ق ة والله يعلم إ ن ه صادق بار راشد تابع للحق قال أ ب و عيسى وفي الحديث قصة طويلة وهذا الحديث حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن أنس حدثنا محمد بن بشار حسن محمد قصة أنس من بن بن حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح م ك ة يقول لا ت غ ذ ى هذه بعد اليوم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن سرد ومطيع وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن الشعبي فلا نعرفه إلا النعمان قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة من بن بن حدثني عن عن بن مقر حديثه محمد أبي غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إ ذ ا طلع الفجر أ م س ك حتى تطلع الشمس ف إ ذ ا طلعت قاتل ف إ ذ ا انتصف النهار أ م س ك حتى تزول الشمس ف إ ذ ا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم أ م س ك حتى يصلي العصر ثم يقاتل قال وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم قال أ ب و عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقر ب إ س ن ا د أ و ص ل من هذا وقتاده لم يدرك النعمان بن مقر ومات النعمان بن مقرن في خلافه ة عمر علي عفان مسلم م حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن بن بن ن الخلال ا قالا حدثنا حماد ل سلم حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن أبو عمر ا الجوني الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب بعث النعمان ن عن بن عن بن أن بن بن مقرن علقمة معقل عبد عمر بعث الى الهرمزان فذكر الحديث بطوله فقال ذ ك النعمان بن مقر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا لم يقاتل اول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر قال ابو عيسى هذا الله حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد بن وعلقمة هو الله أخو خلافة الخطاب بكر بن عبد بن بن مقرن في خلافة عمر المزني النعمان مات في حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن س ل م ة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ط ي ر ة من الشرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وحابس التميمي و ع ا ئ ش ة وابن عمر وسعد وهذا نعرفه كهيل لا إلا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة من بن كهيل و ر و ا ش ع ب ة أ ي ض ا عن س ل م ة هذا الحديث قال سمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول عبد الله بن مسعود وما منا حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن هشام الدستوائي عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا ط ي ر ة و أ ح ب ا ل ف أ ل قالوا يا رسول الله وما ا ل ف أ ل قال ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن رافع حدثنا أ ب و عامر العقدي عن حماد بن س ل م ة عن حميد عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه إ ذ ا خرج ل ح ا ج ة أ ن يسمع يا راشد يا نجيح قال أبو عيسى هذا مهدي أبيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان سليمان قال حديث حسن صحيح محمد عبد مرثد بريدة غريب بن بن عن عن بن عن بن عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى اذا ل ل عليه وسلم ه إ بعث أ م ي ر ا على جيش أ و ص ا ه في خاصه نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا وقال اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ف إ ذ ا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إ ل ى إ ح د ى ثلاث خصال أ و خلال أ ي ه ا أ ج ا ب و ك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م والتحول من دارهم إ ل ى دار المهاجرين و أ خ ب ر ه م إ ن فعلوا ذلك ف إ ن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين و إ ن أ ب و ا أ ن يتحولوا ف أ خ ب ر ه م أ ن ه م يكونوا ك أ ع ر ا ب المسلمين يجري عليهم ما يجري على ا ل أ ع ر ا ب ليس لهم في ا ل غ ن ي م ة والفيء شيء إ ل ا أ ن يجاهدوا ف إ ن أ ب و ا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم و إ ذ ا حاصرت حصنا ف أ ر ا د و ك أ ن تجعل لهم ذ م ة الله و ذ م ة نبيه فلا تجعل لهم ذ م ة الله ولا ذ م ة نبيه واجعل لهم ذمتك وذمم اصحابك لانكم إ ن تغفروا ذمتكم وذمم اصحابكم خير من ان تغفروا ذمه الله وذمه رسوله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلوهم ولكن انزلهم على حكمك ف إ ن ك لا تدري أ ت ص ي ب حكم الله فيهم أ م لا أ و نحو هذا قال أ ب و عيسى وفي الباب عن النعمان بن مقر وحديث ب ر ي د ة حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و أ ح م د عن سفيان عن ع ل ق م ة بن مرثد نحوه ب م ع ن ى وزاد فيه فإن أ ب و ا فخذ منهم ا ل ج فإن أ ب و ابو فاستعن ا قال ل ل عليهم ه أ ب عيسى هكذا رواه وكيع وغير واحد عن سفيان وروى غير محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي وذكر فيه أ م ر الجزيه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان حدثنا حماد بن س ل م ة حدثنا ثابت عن أ ن س قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إ ل ا عند ص ل ا ة الفجر ف إ ن سمع أ ذ ا ن ا أ م س ك و إ ل ا أ غ ا ر فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر فقال على ا ل ف ط ر ة أ ش ه د أن لا إله إلا الله ف قال خرجت من النار قال الحسن ن ا قال ا ر ل وحدثنا أ ب و الوليد حدثنا حماد بن سلمه بهذا ا ل إ س ن ا د مثله قال أ ب و عيسى وهذا أبو عوانة سهيل أبيه حدثنا صالح حديث حسن صحيح حدثنا أبو عن سهيل بن أبي صالح عن بن عن عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد قال لا تستطيعونه فردوا عليه مرتين أ و ث ل ا ث ة كل ذلك يقول لا تستطيعونه فقال في ا ل ث ا ل ث ة مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم الصائم الذي لا يفتر من ص ل ا ة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وفي الباب عن وعبد الله بن حبشي وأبي موسى وأبي سعيد وأم مالك وأنس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه الشفاء حبشي سعيد البهزية حديث صحيح غير أبي هريرة الباب الله مالك بن عن عن حسن من عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا المعتمر بن سليمان حدثني مرزوق أ ب و بكر عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الله عز وجل المجاهد في سبيل الله هو علي ضامن إ ن قبضته أ و ر ث ت ه ا ل ج ن ة و إ ن رجعته رجعته ب أ ج ر أ و غ ن ي م ة قال هو صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا ح ي و ة بن شريح قال أ خ ب ر ن ي أ ب و هانئ الخولاني أ ن عمرو بن مالك الجنبي أ خ ب ر ه أ ن ه سمع فضاله بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال كل ميت يختم على عمله إ ل ا الذي مات مرابطا في سبيل الله ف إ ن ه ينمى له عمله إلى يوم القيامة يوم و ي أ م ن من ف ت ن ة القبر وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المجاهد من جاهد نفسه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ع ق ب ة بن عامر وجابر وحديث ف ض ا ل ة حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن أ ب ي ا ل أ س و د عن ع ر و ة بن الزبير وسليمان بن يسار أ ن ه م ا حدثاه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله زحزحه الله عن النار سبعين خريفا أحدهما يقول سبعين خريفا يقول أحدهما والآخر ي قال و ل أربعين ق أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه و أ ب و ا ل أ س و د اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ا ل أ س د ي المدني وفي الباب عن أ ب ي سعيد و أ ن س و ع ق ب ة بن عامر و أ ب ي ا م ا م ة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان الثوري قال وحدثنا محمود موسى رسول وسلم حدثنا صالح عبد سعيد بن غيلان حدثنا عبد الله بن موسى عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن عن الله عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله أبي أبي أبي سهيل صلى عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إ ل ا باعد ذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا زياد بن أ ي و ب حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا الوليد بن جميل عن القاسم أ ب ي عبد الرحمن عن أ ب ي ا م ا م ة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء و ا ل أ ر ض ه ذ ا حديث غ ر ي حديث أبي كريب علي ب أبو بن من أمامة حدثنا أبو كريب حدثنا الحسن بن علي الجعفي عن عن الربيع عن عن عميلة عن الركين بن عن أبيه عن يسير بن عميلة عن خرين زائدة فاتك يسير أبيه بن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ن ف ق ن ف ق ة في سبيل الله كتبت له ب س ب ع م ا ئ ة ضعف قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي هريره ة و ذ ا حديث حسن إ ن م ا نعرفه من حديث الركين بن الربيع حدثنا محمد بن رافع حدثنا زيد بن حباب حدثنا م ع ا و ي ة بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم أ ب ي عبد الرحمن عن عدي بن حاتم الطائي أ ن ه س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ا ل ص د ق ة أ ف ض ل قال خ د م ة عبد في سبيل الله أ و ظل فسطاط أ و ط ر و ق ة فحل في سبيل الله قال أ ب و عيسى وقد روي عن م ع ا و ي ة بن صالح هذا الحديث مرسلا وخلف زيد في بعض اسناده قال وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أ ب ي عبد الرحمن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 و م ن ي ح ة خادم في سبيل الله أ و ط ر و ق ة فحل في سبيل الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو أ ص ح عندي من حديث م ع ا و ي ة بن صالح حدثنا أبو زكريا يحيى بن جرست البصري حدثنا أبو بن البصري زكريا جرست يحيى إسماعيل حدثنا حدثنا يحيى كثير بن أبي كثير عن أبي ب سلمة س عن, عن رسول بن ع عن عن ي زيد الجهني د خالد بن ر س الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أ ه ل ه فقد غزا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ابن أ ب ي ليلى عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله أ و خلفه في أ ه ل ه فقد غزى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الملك بن أ ب ي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حرب د ث ن ا ح بن شداد عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي س ل م ة عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أ ه ل ه فقد غزا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو عمار الحسين بن عيسى عمار حديث صحيح الحسين حريث حسن هذا حدثنا ح د ث ن الحقني ا و ل مسلم قال ل ي يزيد بن أبي مريم د بن بن عن ع ب ا ي ة بن ر ف ا ع ة بن رافع و أ ن ا ماش إ ل ى ا ل ج م ع ة فقال أ ب ش ر ف إ ن خطاك هذه في سبيل الله سمعت أ ب ا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار على قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح و أ ب و عبس اسمه عبد الرحمن بن جبر وفي الباب عن أ ب ي بكر رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ب و عيسى ويزيد بن أ ب ي مريم هو رجل شامي ر ويزيد ى عنه ا ل ل و د بن بن مسلم م ويحيى ح ة و غ ر و ا ح م ن أهل الشام ويزيد بن ابي ل ش ا م ويزيد ن أ ب مريم كوفي أ ب و ه من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه مالك بن ر ب ي ع ة ويزيد بن أ ب ي مريم سمع من أ ن س بن مالك وروى عن يزيد بن أ ب ي مريم أ ب و إ س ح ا ق الهمداني وعطاء بن السائب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 عن سالم بن أ ب ي الجعد أ ن شرحبيل بن الصمت قال يا كعب بن م ر ة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و ح ذ ر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاب ش ي ب ة في ا ل إ س ل ا م كانت له نورا يوم ا ل ق ي ا م ة قال أبو عيسى وفي الباب عن فضاله بن عبيد وعبد الله بن عمرو وحديث كعب بن مره هكذا رواه ا ل أ ع م ش عن عمرو بن مره وقد روي هذا الحديث عن منصور عن سالم بن أ ب ي الجعد و أ د خ ل بينه وبين كعب بن مره في الاسناد رجلا ويقال كعب بن مره ويقال مره بن كعب البهزي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ح ا د ي ث حدثنا إ س ح ا ق بن منصور المروزي أ خ ب ر ن ا حيوه بن شريح الحمصي عن ب ق ي ة عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن م ر ة عن عمرو بن ع ب س ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شاب ش ي ب ة في سبيل الله كانت له نورا ا له ل يوم القيامة قال ي م ة ق ا أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وحيوه بن شريح ا بن يزيد الحمصي حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة الخيل ل ث ل ا ث ة هي لرجل أ ج ر وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر ف أ م ا الذي له أ ج ر فالذي يتخذها في سبيل الله فيعدها له هي له اجر لا يغيب في بطونها شيء إ ل ا كتب الله له اجرا وفي الحديث قصه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا محمد بن إ س ح ا ق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أ ب ي حسين أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله ليدخل بالسهم الواحد ث ل ا ث ة ا ل ج ن ة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به وقال ارموا واركبوا ولان ترموا أ ح ب إ ل ي من أ ن تركبوا كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إ ل ا رميه بقوسه و ت أ د ي ب ه فرسه وملاعبته أ ه ل ه ف إ ن ه ن من الحق حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا هشام الدستوائي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي سلام عن عبد الله بن ا ل أ ز ر ق عن ع ق ب ة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أبو عيسى وفي عيسى ابو ل ا ب كعب بن عن مرة ع م عمر ر بن عبسة وعبد الله بن عمر وهذا د الله ح ي ث ح س ن حدثنا محمد بن صحيح محمد بشار حدثنا معاذ بن هشام عن أ ب ي ه عن ق ت ا د ة عن سالم بن أ ب ي الجعد عن معدان بن أ ب ي ط ل ح ة عن أ ب ي نجيح السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى بسهم محرر عيسى سبيل أبو الله فهو له في عدل محرر قال أبو عيسى هذا حديث صحيح و أ ب و نجيح هو عمرو بن ع ب س ة السلمي وعبد الله بن ا ل أ ز ر ق هو عبد الله بن يزيد حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعيب بن رزيق أ ب و ش ي ب ة حدثنا عطاء الخرساني ا عن عطاء بن أ ب ي رباح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خ ش ي ة الله وعين باتت تحرث في سبيل الله قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عثمان و أ ب ي ريحان وحديث ابن عباس حديث حسن غريب ل القتل نعرفه إ ا من بن حديث شعيب ي ر ز حدثنا يحيى بن طلحة اليربوعي الكوفي. حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد بن بن عن عن أنس اليربوعي الكوفي عياش قال رسول الله صلى الله ا عليه صلى أبو بكر رسول وسلم ل ق في سبيل الله يكفر كل خ ط ي ئ ة فقال جبريل إ ل ا الدين ف قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا الدين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن كعب بن ع ج ر ة وجابر و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ق ت ا د ة وهذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أ ب ي بكر إ ل ا من حديث هذا الشيخ قال و س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال ارى أ ن ه أ ر ا د حديث حميد عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ليس أ ح د من أ ه ل ا ل ج ن ة يسره أ ن يرجع إ ل ى الدنيا إ ل ا الشهيد حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ر و ا ح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمره ا ل ج ن ة أ و شجر ا ل ج ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أ خ ب ر ن ا علي بن المبارك عن يحيى بن أ ب ي كثير عن عامر العقيلي عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي وعفيف متعثف وعبد عبادة عيسى أول ثلاثة يدخلون الجنة شهيد وعفيف متعثف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه قال شهيد أحسن أبو ونصح هذا حديث حسن. حدثنا ي ح س ح د ث ن علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن حميد عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما من عبد يموت له عند الله خير يحب أ ن يرجع إ ل ى الدنيا و أ ن له الدنيا وما فيها إ ل ا الشهيد لما يرى من فضل ا ل ش ه ا د ة ف إ ن ه يحب أ ن يرجع إ ل ى الدنيا فيقتل م ر ة أ خ ر ى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ابن قال أبي عمر قال سفيان بن ع ي ي ن ة كان ع م ر بن دينار أ س ن من الزهري حدثنا قتيبة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن عطاء بن دينار عن أ ب ي يزيد الخولاني أ ن ه سمع ف ض ا ل ة ا بن عبيد يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أ ر ب ع ة رجل مؤمن جيد ا ل إ ي م ا ن لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إ ل ي ه أ ع ي ن ه م يوم ا ل ق ي ا م ة هكذا ورفع ر أ س ه حتى وقعت قلنسوته قال فما أ د ر ي أ ق ل ن س و ة عمر أ ر ا د أ م ق ل ن س و ة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل مؤمن جيد ا ل إ ي م ا ن لقي العدو ف ك أ ن م ا ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أ ت ا ه سهم غرب فقتله فهو في ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة ورجل مؤمن خلط عملا صالحا و آ خ ر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في أسرف نفسه الدرجة الثالثة ورجل مؤمن أسرف على ل مؤمن قال ي ع د فصدق و ابو ل ل قتل فذلك في الدرجة ل ه حتى في ا ا ر ع ة قال أ ب عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عطاء بن دينار قال سمعت محمدا يقول قد روى سعيد بن أ ب ي أ ي و ب هذا الحديث عن عطاء بن دينار وقال عن أ ش ي ا خ م ن خولان ولم يذكر فيه عن أ ب ي يزيد وقال عطاء بن دينار ليس به ب أ س حدثنا إ س ح ا ق بن موسى ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معن حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد معن عن بن بن مالك الله أبي عن أ ن س بن مالك أ ن ه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أ م حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أ م حرام تحت عباده بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ف أ ط ع م ت وجلست تفلي ر أ س ه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أ م ت ي عرضوا علي غزاه في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على ا ل أ س ر ة أ و مثل الملوك على ا ل أ س ر ة قلت يا رسول الله ادع و الله أ ن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع ر أ س ه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أ م ت ي عرضوا علي غ ز ا ة في سبيل الله نحو ما قال في ا ل أ و ل قالت فقلت يا رسول الله ادعوا ل ل ه ان يجعلني منهم قال انت من الاولين قال فركبت ام حرام البحر في زمان م ع ا و ي ة بن ابي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ م حرام بنت ملحان هي أ خ ت أ م سليم وهي خ ا ل ة أ ن س بن مالك حدثنا ابو هناد حدثنا أ م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن شقيق ا بن س ل م ة عن أ ب ي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل ش ج ا ع ة ويقاتل ح م ي ة ويقاتل رياء ف أ ي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون ك ل م ة الله هي العليا فهو في سبيل الله قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمر وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إ ب ر ا ه ي م عن ع ل ق م ة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ب ا ل ن ي ة و إ ن م ا ل م ر ئ ما نوى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 وقد روى مالك بن أ ن س وسفيان الثوري وغير واحد من ا ل أ ئ م ة هذا عن يحيى بن سعيد ولا نعرفه إ ل ا من حديث يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي قال عبد الرحمن بن مهدي ي ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب حدثنا قتيبة أن نضع حدثنا حدثنا بن باب العطاف هذا خالد ا كل ل خ م م ز و عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غ د و ة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها قال أبو من عيسى في فيها خير الدنيا الجنة قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس و أ ب ي أ ي و ب و أ ن س وهذا حديث حسن صحيح حدثنا حدثنا الأحمر حازم سعيد الأشد حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي خالد الله أبو أبو أبي أبي وسلم عليه هريرة صلى و الحجاج عن ا ل ح ك مقسم عن م عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غ د و ة في سبيل الله أ و ر و ح ة خير من الدنيا وما فيها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد سهل أبو وأبو أبو غريب بن روى هو وهو عيسى عن سعد حديث مدني حسن واسمه س ل م ة بن دينار و أ ب و حازم هذا الذي روى عن أ ب ي ه ر ي ر ة هو أ ب و حازم ا ل أ ش ج ع ي الكوفي واسمه سلمان وهو مولى ع ز ة ا ل أ ش ج ع ي ة حدثنا محمد حدثنا عبيد بن أصباط بن عن أصباط القرشي الكوفي حدثنا أبي ه ش ا هلال ذباب م بن سعد عن سعد بن أبي هلال عن أبي عن عن سعد سعد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال مر رجل من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم بشعب فيه ع ي ي ن ة من ماء ع ذ ب ة ف أ ع ج ب ت ه لطيبها فقال لو اعتزلت الناس ف أ ق م ت في هذا الشعب ولن أ ف ع ل حتى ا س ت أ ذ ن رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذ لرسول ك ل الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل ف إ ن مقام أ ح د ك م في سبيل الله أ ف ض ل من صلاته في بيته سبعين عاما أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنه ة أغذوا ا في سبيل ل ل من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة قاتل فواق الله وجبت سبيل له في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 حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن بكير بن عبد الله بن ا ل أ ش ج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا أ خ ب ر ك م بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غ ن ي م ة له يؤدي حق الله فيها أ ل ا أ خ ب ر ك م بشر الناس رجل ي س أ ل بالله ولا يعطى به قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدثنا أنه أبي أمامة أبيه محمد حدثنا حدثنا الرحمن شريح حنيف يحدث البغدادي عبد جده كثير بن بن بن بن بن بن بن عن عن عن النبي القاسم المصري الله عليه وسلم. قال سمع وسلم سهل عسكر سهل سهل عليه صلى من س أ ل الله ا ل ش ه ا د ة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء و إ ن مات على فراشه قال أ ب و عيسى حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الرحمن بن شريح وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح وعبد الرحمن بن شريح يكنى أ ب ا شريح وهو إ س ك ن د ر ا ن ي وفي الباب عن معاذ بن جبل حدثنا أحمد حدثنا روح حدثنا عبادة بن منيع بن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن مالك يخامر السكسكي موسى جريج عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من س أ ل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أ ع ط ا ه الله أ ج ر ا ل ش ه ا د ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن ابن عجلان المقبري عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد ا ل أ د ا ء والناكح الذي يريد العفاف قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن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 اللون لون الدم والريح ريح المسك لون ريح قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا عبادة بن منيع بن ابن جريج عن سليمان بن موسى جريج عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ن ا ق ة وجبت له ا ل ج ن ة ومن جرح جرحا في سبيل الله أ و نكب ن ك ب ة ف إ ن ه ا تجيء يوم ا ل ق ي ا م ة ك أ غ ز ر ما كانت لونها الزعفران و ر ي حدثنا ه ا كالمسك ح أ ب و ك ر ي ب حدثنا ع ب د ة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أ ب و س ل م ة عن أ ب ي هريره ة قال ا سئل رسول ل ل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأي الأعمال أي وأي خير قال إ ي م ا ن بالله ورسوله قيل ثم أ ي شيء قال الجهاد سنام العمل قيل ثم أ ي شيء يا رسول الله قال ثم حج مبرور قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أ ب ي هريره ة عن النبي ا صلى ل ل ع ل وسلم ي ه حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ابن عمران الجوني عن أ ب ي بكر بن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي قال سمعت أ ب ي ب ح ض ر ة العدو ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ب و ا ب ا ل ج ن ة تحت ظلال السيوف فقال رجل من القوم رث ا ل ه ي ئ ة أ أ ن ت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قال نعم فرجع إ ل ى أ ص ح ا ب ه فقال أ ق ر أ عليكم السلام وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث جعفر بن سليمان الضبعي و أ ب و عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب و أ ب و بكر بن أ ب ي موسى قال أ ح م د بن حنبل هو اسمه حدثنا أ ب و عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن ا ل أ و ز ا ع ي حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي الناس أ ف ض ل قال رجل يجاهد في سبيل الله قالوا ثم من قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة حدثنا أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أهل الجنة أحد أهل يسره أ ن يرجع إ ل ى الدنيا غير الشهيد ف إ ن ه يحب أ ن يرجع إ ل ى الدنيا يقول حتى أ ق ت ل عشر مرات في سبيل الله مما يرى مما أ ع ط ا ه من الكرامه ة قال أبو عيسى ذ ا حديث حسن صحيح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 عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن ا عن المقدام بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أ و ل د ف ع ة ويرى مقعده من ا ل ج ن ة ويجار من عذاب القبر و ي أ م ن من الفزع الأكبر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 حدثنا أ ب و بكر بن أ ب ي النضر حدثنا أ ب و النضر البغدادي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أ ب ي حازم عن سهل بن سعد أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وموضع صوت أ ح د ك م في ا ل ج ن ة خير من الدنيا وما فيها و ل ر و ح ة يروحها العبد في سبيل الله أ و ل غ د و ة خير من الدنيا وما فيها حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن الصمت وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أ ص ح ا ب ه قال أ ل ا أ ح د ث ك يا بن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أ ف ض ل وربما قال خير من صيام شهر وقيامه ومن مات فيه وقي ف ت ن ة القبر ونمي له عمله إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا علي بن حجر حدثنا الوليد حديث حسن حجر علي مسلم بن بن عن إ س م ا ع ي ل بن رافع عن ث م ي عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أ ث ر من جهاد لقي الله وفيه ثلمه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إ س م ا ع ي ل بن رافع و إ س م ا ع ي ل بن رافع قد ضعفه بعض أ ص ح ا ب الحديث قال وسمعت م ح م د يقول هو ث ق ة مقارب الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سلمان إ س ن ا د ه ليس بمتصل محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي وقد روي هذا الحديث عن أ ي و ب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا عبد سعد الليث بن بن بن الخلال هشام الملك علي حدثني أ ب و عقيل ز ه ر ة بن معبد عن أ ب ي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إ ن ي كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ر ا ه ي ة تفرقكم عني ثم بدا لي أ ن أ ح د ث ك م و ه ليختار امرئ لنفسه ما بدا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من أ ل ف يوم فيما سواه من المنازل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقال محمد بن إ س م ا ع ي ل أ ب و صالح مولى عثمان اسمه بركان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 إ ل ا كما يجد أ ح د ك م من مس ا ل ق ر ص ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا زياد بن أ ي و ب حدثنا يزيد بن هارون ن أنبأنا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم أبي عبد الوليد القاسم ا جميل ل م ر ح عن أ ب ي ا م ا م ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أ ح ب إ ل ى الله من قطرتين و أ ث ر ي ن ق ط ر ة من دموع في خ ش ي ة الله و ق ط ر ة دم تفراق في سبيل الله و أ م ا ا ل أ ث ر ا ن ف أ ث ر في سبيل الله و أ ث ر في ف ر ي ض ة من فرائض الله قال هذا حديث حسن غريب حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أ ب ي ه عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء بن عازب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف أ و اللوح فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين وعمرو بن أ م مكتوم خلف ظهره فقال هل لي من ر خ ص ة فنزلت غير اولي الضرر وفي الباب من حديث سليمان ا ل ت ي م ي عن أ ب ي إ س ح ا ق وقد روى ش ع ب ة والثوري عن أ ب ي إ س ح ا ق هذا الحديث حدثنا محمد عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة عن حبيب سعيد عبد بن بشار بن وشعبة بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عن سفيان عن عن عن الله قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ي س ت أ ذ ن ه في الجهاد فقال أ ل ك والدان قال نعم قال ففيهما فجاهد قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وابو العباس هو الشاعر الأعمى المكي واسمه فروخ السائب بن فروخ. حدثنا محمد بن يحيى بن نيسى بوري. حدثنا الحجاج ا بن محمد حدثنا ابن جريج في قوله أ ط ي ع ا ل ل ه و أ ط ي ع ا ل ر س و ل و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم م بن بن بن السهمي قال قيس الله حذافة عادي الله الله رسول صلى عليه ل عبد بعثه بن بن بن س و على س ر ي ة أ خ ب ر ن ي ه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن جريج عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أ ن الناس يعلمون ما أ ع ل م من ا ل و ح د ة ما سرى راكب بليل يعني و ح د ة حدثنا إسحاق بن موسى حدثنا معن حدثنا عن عبد الرحمن بن حرملة عبد بن الأنصري معن عن بن عن بن مالك موسى عمر شعيب عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان و ا ل ث ل ا ث ة ركب قال أ ب و عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح حديث ابن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم نعرفه من من عمر وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال محمد هو ث ق ة صدوق وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أ ر و ي عنه شيئا وحديث عبد الله بن عمر حديث حسن حدثنا أ ح م د بن منيع ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله ي قال و ل ق رسول الحرب ل صلى الله عليه وسلم ل ه ا خ د ع ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت و ع ا ئ ش ة وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ س م ا ء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس وهذا مالك بن حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن محمود بن غيلان حدثنا وهب بن جرير و أ ب و داود ا ل ط ي ا ل س ي قالا حدثنا ش ع ب ة عن أ ب ي إ س ح ا ق قال كنت إ ل ى جنب زيد بن أ ر ق م فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غ ز و ة قال تسع ع ش ر ة فقلت كم غزوت أ ن ت معه قال سبع ع ش ر ة قلت أ ي ت ه ن كان أ و ل قال ذات العشير أ و ا ل ع ش ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن حميد ا ل غ ا ز ي حدثنا س ل م ة بن الفضل عن محمد بن إ س ح ا ق عن ع ك ر م ة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال ع ب أ ن ا النبي صلى الله عليه وسلم ببدر ل ي ل ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي أ ي و ب وهذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا الحديث فلم يعرفه وقال محمد بن إ س ح ا ق سمع من أ ك ر م ه وحين ر أ ي ت ه كان حسن ا ل ر أ ي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون أ ن ب ا ن ا إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن ابن أ ب ي أ و ف ى قال سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على ا ل أ ح ز ا ب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم ا ل أ ح ز ا ب اللهم اهزمهم وزلزلهم قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن وفي مسعود عيسى عن وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا ي ح س صحيح ح د ث ن محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي و أ ب و كريب ومحمد بن رافع قالوا حدثنا يحيى بن آ د م عن شريك عن عمار يعني الدهني عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولواءه مكة أبيض قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث يحيى بن آ د م عن شريك قال و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إ ل ا من حديث يحيى بن آ د م عن شريك وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دخل م ك ة وعليه عمامه سوداء قال محمد و ابو ل قال ح د ي ث هو هذا أ عيسى والدهن بطن من ب ج ي ل ة وعمار الدهني هو عمار بن م ع ا و ي ة الدهني ويكنى أ ب ا م ع ا و ي ة وهو كوفي وهو ث ق ة عند أ ه ل الحديث حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يحيى بن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة حدثنا أ ب و يعقوب الثقفي حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إ ل ى البراء بن عازب أ س أ ل ه عن رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كانت سوداء م ر ب ع ة من ن م ر ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ابن أ ب ي ز ا ئ د ة و أ ب و يعقوب استقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم بن و ر و ا عنه أ ي ض ا عبيد الله بن موسى حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن إ س ح ا ق وهو السالحاني حدثنا يزيد بن حبان قال سمعت أ ب ا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس قال كانت رايه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أ ب ي ض قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن المهلب ا بن أ ب ي صفره ع من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون قال أ ب و عيسى وفي الباب عن س ل م ة بن ا ل أ ك و ع وهكذا روى بعضهم عن أ ب ي إ س ح ا ق مثل ر و ا ي ة الثوري وروي عنه عن المهلب بن أ ب ي ص ف ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أ ب و ع ب ي د ة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف س م ر ة بن جندب وزعم سمره أ ن ه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه حدثنا أ ح م د بن محمد بن موسى أ ن ب ا ن ا عبد الله بن المبارك أ ن ب ا ن ا سعيد بن عبد العزيز عن ع ط ي ة بن قيس عن ق ز ع ة عن أ ب ي سعيد الخدري قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فاذننا بلقاء العدو ف أ م ر ن ا بالفطر فافطرنا أ ج م ع و ن قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عمر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود ا ل ط ي ا ل س ي قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة حدثنا أ ن س بن مالك قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ل أ ب ي ط ل ح ة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع و إ ن وجدناه لبحرا قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وابن أ ب ي عدي و أ ب و داود قالوا حدثنا ش ع ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك قال كان فزع ب ا ل م د ي ن ة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب فقال ما ر أ ي ن ا من فزع و إ ن وجدناه لبحرا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ن ا ح بن زيد عن ثابت عن أ ن س قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أ ج ر ا الناس و أ ج و د الناس و أ ش ج ع الناس قال وقد فزع أ ه ل ا ل م د ي ن ة ل ي ل ة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس ل أ ب ي ط ل ح ة عري وهو م ت ق ل د سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته ب ح ر ا يعني الفرس قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري حدثنا أ ب و إ س ح ا ق عن البراء بن عازب قال قال لنا رجل أ ف ر ر ت م عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أ ب ا ع م ا ر ة قال لا والله ما و ل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن و ل ا سرعان الناس تلقتهم ه و ا ز ن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته و أ ب و سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آ خ ذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أ ن ا النبي لا كذب أ ن ا ا بن عبد المطلب قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وابن عمر وهذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري حدثني أ ب ي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لقد الفئتين لم وليتين رأيتنا يوم حنين وإن الفئتين لم وما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم م ئ ة رجل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث عبيد الله إ ل ا من هذا الوجه حدثنا محمد بن صدران أ ب و جعفر البصري حدثنا طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده م ز ي د ة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب و ف ض ة قال طالب ف س أ ل ت ه عن ا ل ف ض ة فقال كانت ق ب ي ع ة السيف ف ض ة قال أبو عيسى وفي الباب عن أ ن س وهذا حديث حسن غريب وجدهود اسمه م ز ي د ة العصري حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال كانت قال ب ي سيف ع ة رسول ل صلى ه ابو ل ل عليه وسلم قال ه من فضة أ عيسى هذا حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن ق ت ا د ة عن أ ن س وقد روى بعضهم عن ق ت ا د ة عن سعيد بن أ ب ي الحسن قال كانت ق ب ي ع ة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ف ض ة حدثنا أ ب و سعيد ا ل أ ش ج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إ س ح ا ق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أ ب ي ه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أ ح د فنهض إ ل ى ا ل ص خ ر ة فلم يستطع ف أ ق ع د ط ل ح ة تحته فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على ا ل ص خ ر ة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أ و ج ب ط ل ح ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن صفوان بن أ م ي ة والسائب بن يزيد وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث محمد بن إ س ح ا ق حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا مالك بن أ ن س عن ابن شهاب عن أ ن س بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى ر أ س ه المغفر فقيل له ابن خطل متعلق ب أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة فقال اقتلوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف كبير أ ح د رواه غير مالك عن الزهري حدثنا هناد حدثنا عبثر بن القاسم عن ح س ي ن عن الشعبي عن ع ر و ة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم ا ل ق ي ا م ة الاجر والمغنم قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر و أ ب ي سعيد وجرير و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ س م ا ء بنت يزيد و ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة وجابر قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح وعروه ة و ابن أ ب ي الجعد البارقي ويقال هو عروه بن الجعد قال أ ح م د بن حنبل وافقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إ م ا م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا يزيد بن هارون أ خ ب ر ن ا شيبان يعني ابن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن علي عن عبد الله بن عباس عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال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 عن علي بن رباح عن أ ب ي ق ت ا د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل ا ل أ د ه م ا ل أ ق ر ح ا ل أ ر ث م ثم ا ل أ ق ر ح المحجل طلق اليمين ف إ ن لم يكن أ د ه م فكميت على هذه الشيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أ ب ي عن يحيى بن أ ي و ب عن يزيد بن أ ب ي حبيب بهذا الاسناد نحوه بمعناه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني سلم بن عبد الرحمن النفعي عن أ ب ي ز ر ع ة بن عمرو بن جرير عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه كره الشكال من الخيل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ش ع ب ة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أ ب ي ز ر ع ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه و أ ب و زرعه بن عمرو بن جرير اسمه هرم حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن عماره بن القعقاع قال قال لي إ ب ر ا ه ي م النخعي إ ذ ا حدثتني فحدثني عن أ ب ي ز ر ع ة ف إ ن ه حدثني م ر ة بحديث ثم س أ ل ت ه بعد ذلك بسنين فما أ خ ر م منه حرفا حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ج ر المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الحفياء ا إلى ل وما د ا ع و ب ي ن ه ستة أ م ي ا لم و ا لم يضمر من الخيل من ث ن ي ة الوداع إ ل ى مسجد بني زريق وبينهما ميل وكنت فيمن أ ج ر ى فوثب بي فرسي جدارا قال أبو عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وجابر و ع ا ئ ش ة و أ ن س وهذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري حدثنا أ ب و كريب حدثنا وكيع عن ابن أ ب ي ذئب عن نافع ابن أ ب ي نافع عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إ ل ا في نصل أ و خف أ و حافر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ب و جهضم موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا م أ م و ر ا ما اختصنا دون الناس بشيء إ ل ا بثلاث أ م ر ن ا أ ن ن س ب غ الوضوء و أ ن لا ن أ ك ل ا ل ص د ق ة و أ ن لا تنزي حمارا على فرس قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري هذا عن أ ب ي جهضم فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وسمعت محمدا يقول عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس حدثنا أ ح م د بن محمد بن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك قال أ خ ب ر ن ا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا زيد بن أ ر ط ا ؤ عن جبير بن نفير عن أ ب ي الدرداء قال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 عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب ا ل م ل ا ئ ك ة ر ف ق ة فيها كلب ولا جرس قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمر و ع ا ئ ش ة و أ م ح ب ي ب ة و أ م س ل م ة وهذا حديث حسن صحيح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 إ ذ ا كان القتال فعلي قال فافتتح علي حصنا ف أ خ ذ منه ج ا ر ي ة فكتب معي خالد بن الوليد إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ الكتاب فتغير لونه ثم قال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 إ ل ا من حديث ا ل أ ح و ص بن جواب قوله يشي به يعني ا ل ن م ي م ة حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل ا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته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 أ ل ا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س و أ ب ي موسى وحديث أ ب ي موسى غير محفوظ وحديث أ ن س غير محفوظ وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح قال حكاه إبراهيم بن بشار الرمادي بن عن س ف ي النبي ن بن عيينة عن بريد بن بريد عبد ا ل ه ب أ بردة أبي بردة عن أبي, بردة عن أبي موسى عن النبي عن عن عن موسى صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ن ي بذلك ابن بشار قال وروى غير واحد عن سفيان عن بريد عن أ ب ي ب ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أ ص ح قال محمد وروى إ س ح ا ق ابن إ ب ر ا ه ي م عن معاذ بن هشام عن أ ب ي ه عن خ ت ا د ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله سائل كل راع عما استرعاه قال سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ و إ ن م ا الصحيح عن معاذ بن هشام عن أ ب ي ه عن ق ت ا د ة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن العيزار بن حريث عن أ م الحصين ا ل أ ح م س ي ة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في ح ج ة الوداع وعليه برد قد التفع به من تحت ابطه قالت ف أ ن ا أ ن ظ ر إ ل ى ع ض ل ة عضده ترتج سمعته يقول يا أ ي ه ا الناس اتقوا الله و إ ن أ م ر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما له أ قال م ك ك م ت ابو الله قال أ ب عيسى وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعرباض بن س ا ر ي ة وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أ م حصين حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمع و ا ل ط ا ع ة على المرء المسلم فيما أ ح ب وكره ما لم يؤمر ب م ع ص ي ة ف إ ن أ م ر ب م ع ص ي ة فلا سمع عليه ولا ط ا ع ة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعمران علي الباب بن عن حدثنا س ي الغفاري ن بن والحكم وهذا ح عمر ي ح س صحيح ح د ث ن أ ب و ك ر ي ب حدثنا يحيى بن آ د م عن ق ط ب ة بن عبد العزيز عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي يحيى عن مجاهد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم ولم يذكر فيه عن ابن عباس ويقال هذا أ ص ح من حديث ق ط ب ه وروى شريك هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن أ ب ي يحيى حدثنا بذلك أ ب و ك ر ي ب عن يحيى بن آ د م عن شريك وروى أ ب و م ع ا و ي ة عن ا ل أ ع م ش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه و أ ب و يحيى هو ا ل ع ت ا ت الكوفي ويقال اسمه زاذان قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ط ل ح ة وجابر و أ ب ي سعيد وعكراس بن ذ ؤ ي ب حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا روح بن ع ب ا د ة عن ابن جريج عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا إ س ح ا ق بن يوسف ا ل أ ز ر ق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 فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أ ن يفرض لمن بلغ ا ل خ م س ة ع ش ر ة حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبيد الله نحوه بمعناه الا أ ن ه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين ا ل ذ ر ي ة و ا ل م ق ا ت ل ة ولم يذكر أ ن ه كتب أ ن يفرض قال أ ب و عيسى حديث إ س ح ا ق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أ ب ي ق ت ا د ة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 يكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إ ن قتلت في سبيل الله و أ ن ت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قلت أ ر أ ي ت إ ن قتلت في سبيل الله أ ي ك ف ر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم و أ ن ت صابر محتسب مقبل غير مدبر إ ل ا الدين ف إ ن جبريل قال لي ذلك قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ن س ومحمد بن جحش و أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث حسن صحيح و ر و ا بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروى يحيى بن سعيد الانصاري أ ن ص ر وغير ي واحد هذا ع سعيد المقبري عن عبد عن عن المقبري أبي أبيه النبي قتادة الله بن ل ى ل ل عليه وسلم ل ه وهذا أصح من حديث سعيد حديث من م ا أصح ق ب عن أبي هريرة حدثنا أ ز ه ر بن مروان البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أ ي و ب عن حميد بن هلال عن أ ب ي الدهماء عن هشام بن عامر قال شكي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أ ح د فقال احفروا واوسعوا واحسنوا وادفنوا الاثنين و ا ل ث ل ا ث ة في قبر واحد وقدموا أ ك ث ر ه م ق ر آ ن ا فمات أ ب ي فقدم بين يدي رجلين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن خباب وجابر و أ ن س وهذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أ ي و ب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر و أ ب و الدهماء اسمه ق ر ف ة بن ب و ه ي س أ و بيهس حدثنا هناد الله حدثنا عن عن بن عن عن كان معاوية الأعمش قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة عبيدة عبد بدر أبو أبي يوم وجيء عمر مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء ا ل أ س ا ر ة فذكر ق ص ة في هذا الحديث ط و ي ل ة قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمر و أ ب ي أ ي و ب و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة وهذا حديث حسن و أ ب و ع ب ي د ة لم يسمع من أ ب ي ه ويروى عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ك ث ر م ش و ر ة ل أ ص ح ا ب ه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د حدثنا سفيان عن ابن أ ب ي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أ ن المشركين أ ر ا د و ا أ ن يشتروا جسد رجل من المشركين من ف أ ب ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يبيعهم إ ي ا ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث الحكم ورواه الحجاج بن أ ر ط ا ؤ ه ايضا عن الحكم وقال أ ح م د بن حنبل ا بن أ ب ي ليلى لا يحتج بحديثه وقال محمد بن إ س م ا ع ي ل ابن لا أبي ولكن نعرف ليلى صدوق ص حدثنا ي ح ح ي ه م سقيمه و ل أروي ع نصر ه شيئا وابن أبي ليلى وابن د الإسناد حدثنا و وإنما ق فقيه في يهم ن ص بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان الثوري قال فقهاؤنا ابن أ ب ي ليلى وعبد الله بن ش ب ر م ة حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن أ ب ي زياد عن عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في س ر ي ة فحاصى الناس حيصه فقدمنا ا ل م د ي ن ة فاختبينا بها وقلنا هلكنا ثم أ ت ي ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون قال بل أ ن ت م العكارون و أ ن ا فئتكم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث يزيد بن أ ب ي زياد ومعنى قوله ف ح ا ص الناس حيصه يعني أ ن ه م فروا من القتال ومعنى قوله بل أ ن ت م العكارون والعكار الذي يفر إ ل ى أ م ا م ه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن ا ل أ س و د بن قيس قال سمعت نبيحا العنزي يحدث عن جابر قال لما كان يوم أ ح د جاءت عمتي ب أ ب ي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ر د ا ل ق ت ل ى إ ل ى مضاجعهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح ونبيح ث ق ة حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن وسعيد عبد ابن بن المخزومي قالا أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينه ة عن ا ل ز ر ي عن السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إ ل ى ث ن ي ة الوداع قال السائب فخرجت مع الناس و أ ن ا غلام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سمعت ف ي عيينة ا ن بن دينار عن ع ر دينار بن ن ابن عن بن بن الحدثان شهاب مالك قال ع م أوس س عمر بن الخطاب يقول كانت أ م و ا ل بن النضير مما أ ف ا ء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل ن ف ق ة أ ه ل ه س ن ة ثم يجعل ما بقي في ا ل ك ر ا ع والسلاح ع د ة في سبيل الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى سفيان بن ع ي ي ن ة هذا الحديث عن معمر عن ا بن شهاب حدثنا إ س ح ا ق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أ ب ي هند عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أ م ت ي و أ ح ل ل إ ن ا ث ه م قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وعقبه بن عامر و أ ن س و ح ذ ي ف ة و أ م هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران بن ح س ي ن وعبد الله بن الزبير وجابر و أ ب ي ريحان وابن عمر وواثله بن ا ل أ س ق ع وحديث أ ب ي موسى حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام ح د ث نهى ا قتادة عن الشعبي أبي عن أ بن سويد عن عن عن عن عمر ن غفلة خطب بالجابية فقال ن ه نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إ ل ا موضع أ ص ب ع ي ن او ثلاث أ و أ ر ب ع قال أ ب و عيسى هذا حدثنا غيلان حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام حدثنا ق ت ا د ة عن أ ن س بن مالك أ ن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكياء القمل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه لهما فرخص لهما في قمص الحرير قال و ر أ ي ت ه عليهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و عمار حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن ع م ر حدثنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال قدم انس بن مالك ف أ ت ي ت ه فقال من أ ن ت فقلت أ ن ا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال فبكى وقال إ ن ك لشبيه بسعد و إ ن سعدا كان من أ ع ظ م الناس و أ ط و ل ه م و إ ن ه بعث إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ج ب ة من ديباج منسوج فيها الذهب فلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر فقام أ و قعد فجعل الناس يلمسونها فقالوا ما ر أ ي ن ا كاليوم ثوبا قط فقال أ ت ع ج ب و ن من هذه لمناديل سعد في ا ل ج ن ة خير مما ترون قال وفي الباب عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر وهذا حديث صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أ ب ي إ س ح ا ق عن البراء قال ما ر أ ي ت من ذي ل م ة في ح ل ة حمراء أ ح س ن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل قال أ ب و عيسى وفي الباب عن جابر بن س م ر ة و أ ب ي ر م ث ة و أ ب ي جحيفه وهذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا مالك بن أ ن س عن نافع عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن حنين عن أ ب ي ه عن علي قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر قال أ ب و عيسى وفي الباب عن أ ن س وعبد الله بن عمرو وحديث علي حديث حسن صحيح حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري حدثنا عثمان بن بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان إسماعيل الفزاري البرجمي التيمي قال الله الله موسى سيف سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أبي صلى عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أ ح ل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ا ل م غ ي ر ة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إ ل ا من هذا الوجه و ر و ا سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أ ب ي عثمان عن سلمان قوله وكان الحديث الموقوف أ ص ح و س أ ل ت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أ ر ا ه محفوظا ر و ا سفيان عن سليمان التيمي عن أ ب ي عثمان عن سلمان موقوفا قال البخاري ابن هارون مقارب الحديث وسيف وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن يزيد بن أ ب ي حبيب عن عطاء بن أ ب ي رباح قال سمعت ابن عباس يقول ماتت ش ا ت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ه ل ه ا أ ل ا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به. حدثنا به قال ت ي ب ة و ح د ث ن سفيان بن عيينة ا بن وعبد ع عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس ز ز زيد ي بن بن بن ابن الرحمن محمد أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي م ا إ ه ا ب دبغ فقد طهر والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم قالوا في ف الميتة جلود دبغت إذا قال د طهرت ق أبو عيسى ق الشافعي أ ي م ا إ ه ا ب م ي ت ة دبغ فقد طهر إ ل ا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث وقال بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم وإن كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك و أ ح م د و إ س ح ا ق وشددوا في لبسها و ا ل ص ل ا ة فيها قال إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م إ ن م ا معنى قول رسول اهاب ل ل صلى ل ل عليه وسلم ه ه أيما ا إ دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل وقال إ س ح ا ق قال النضر بن شميل إنما ي قال ابو ل إ ه ا لجلد ما يؤكل لحمه قال ما أ ب عيسى وفي الباب عن س ل م ة بن المحبق و م ي م و ن ة وعائشه ة وحديث بن عباس حسن صحيح وقد روي حسن صحيح بن عباس عن عباس عن, ميمونة عن النبي صلى الله عليه عن عباس عن عن عليه بن النبي نحو بن ميمونة النبي الله هذا الله وسلم وسلم صلى صلى وروي وروي عنه عن سوده وسمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عباس عن م ي م و ن ة وقال احتمل ان يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله ميمونة وسلم وسلم ولم ميمونة صلى عليه صلى عليه يكون عن عن عن عن يذكر فيه روى وروى قال أ ب و عيسى والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق الكوفي والشيباني المبارك حدثنا حدثنا الأعمش الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن بن عبد بن أبي عبد بن عن عن عن عن فضيل ليلى قال محمد محمد عكيم طريف أ ت ا ن ا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن لا تنتفعوا من ا ل م ي ت ة ب إ ه ا ب ولا عصب قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا هذا أهل هذا الله أشياخ الحديث العمل العلم الحديث حديث حسن عبد عند وقد عبد ويروى عكيم وليس روي أكثر عن بن عن عن بن على عكيم أ ن ه قال أ ت ا ن ا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين قال وسمعت أ ح م د بن الحسن يقول كان أ ح م د بن حنبل يذهب إ ل ى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آ خ ر أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أ ح م د بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إ س ن ا د ه حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أ ش ي ا خ لهم من ج ه ي ن ة حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك وحدثنا ق ت ي ب ة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أ س ل م كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ى من جر ثوبه خيلاء قال أ ب و عيسى وفي الباب عن ح ذ ي ف ة و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة و س م ر ة و أ ب ي ذر و ع ا ئ ش ة وهبيب بن مغفل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 فقالت أ م س ل م ة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إ ذ ن تنكشف أ ق د ا م ه ن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عفان حدثنا حماد بن س ل م ة عن علي بن زيد عن أ م الحسن أ ن أ م س ل م ة حدثتهم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شبر ل ف ا ط م ة شبرا من نطاقها قال أ ب و عيسى وروى بعضهم عن حماد بن س ل م ة عن علي بن زيد عن الحسن عن أ ب ي ه عن أ م س ل م ة وفي هذا الحديث ر خ ص ة للنساء في جر ا ل إ ز ا ر ل أ ن ه يكون أ س ت ر لهن حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا أ ي و ب عن حميد بن هلال عن أ ب ي ب ر د ة قال أ خ ر ج ت إ ل ي ن ا ع ا ئ ش ة كساء ملبدا و إ ز ا ر ا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين قال أ ب و عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود وحديث ع ا ئ ش ة حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر حدثنا خلف بن خ ل ي ف ة عن حميد ا ل أ ع ر ج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف و ج ب ة صوف و ك م ة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث حميد ا ل أ ع ر ج وحميد هو ابن علي الكوفي قال سمعت م ح م د يقول حميد بن علي ا ل أ ع ر ج منكر الحديث وحميد بن قيس ا ل أ ع ر ج المكي صاحب مجاهد ث ق ة و ا ل ك م ة القلنسوى ا ل ص غ ي ر ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن س ل م ة عن أ ب ي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم م ك ة يوم الفتح وعليه عمامه سوداء قال وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث وابن عباس وركانه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 سدل عمامته بين كتفيه بين قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله و ر أ ي ت القاسم وسالما يفعلان ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل اسناده حدثنا سلمه بن شبيب والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن إ ب ر ا ه ي م بن عبد الله بن حنين عن أ ب ي ه عن علي بن أ ب ي طالب قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن ا ل ق ر ا ء ة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري حدثنا عبد بن سعيد عن أبي التياح حدثنا حفص حسين حدثنا عبد سعيد أشهد الوارث ليثي بن المعني بن عن عمران بن أنه البصري قال يوسف أبي على أ ن ه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب قال وفي الباب عن علي وابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة و م ع ا و ي ة قال أ ب و عيسى حديث عمران حديث حسن و أ ب و التياح اسمه يزيد بن حميد حدثنا ق ت ي ب ة وغير واحد عن عبد الله بن وهب الله عن يونس عن ابن شهاب عن أ ن س قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا قال وفي الباب عن ابن عمر و ب ر ي د ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حفص بن عمر بن عبيد الله الطنافسي حدثنا زهير أ ب و خ ي ث م ة عن حميد عن أ ن س قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ف ض ة فصه منه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا عبد العزيز بن أ ب ي حازم عن موسى بن ع ق ب ة عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ذهب فتختم به في يمينه ثم جلس على المنبر فقال إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني ثم نبذه ونبذ الناس في خواتيمهم اتخذت الخاتم هذا ثم قال وفي الباب عن علي وجابر وعبد الله بن جعفر وابن عباس و ع ا ئ ش ة و أ ن س قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر نحو هذا من غير هذا الوجه ولم يذكر فيه أنه يمينه ن تختم في ح د ث انه محمد ب حميد حدثنا محمد إسحاق الرازي عبد الصلت ا ل ل جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن بن عباس نوفل قال رأيت ي تختم في يمينه ولا إ خ ا ل ه إ ل ا قال ف أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه قال أ ب و عيسى قال محمد بن إ س م اسحاق ع ي حديث ل محمد بن إ عن ا ل ص ل ا بن عبد الله بن نوفل حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حاتم د ث ن ح ا بن إ س م ا ع ي ل عن جعفر بن محمد عن أ ب ي ه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن س ل م ة قال ر أ ي ت ا بن أ ب ي رافع يتختم في يمينه ف س أ ل ت ه عن ذلك فقال رايت أ ي ت عبد ل ل ه بن جعفر خ ت م يمينه في وقال عبد الله بن جعفر كان ا ن ل ب يتختم صلى الله عليه وسلم ي في يمينه قال وقال محمد بن إ س م ا ع ي ل هذا أ ص ح شيء روي في هذا الباب حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن ثابت عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صنع ل الله عليه وسلم ى ص خاتما من ورق فنقش فيه محمد رسول الله ثم قال لا تنقشوا عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح حسن ومعنى قوله لا تنقشوا عليه نهى أ ن ينقش أ ح د على خاتمه محمد رسول الله حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال قالا حدثنا همام عن ابن جريج عن الزهري عن أ ن س قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل الخلاء نزع خاتمه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا أ ب ي عن ث م ا م ة عن أ ن س بن مالك قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ص ط ر ورسول ص ط ر والله ص ط ر قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا محمد بن عبد الله ا ل أ ن ص ا ر ي حدثني أ ب ي عن ث م ا م ة عن أ ن س قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة أسطر محمد س ط ر ورسول سطر والله سطر ولم يذكر محمد بن يحيى في حديثه ث ل ا ث ة أ س ط ر وفي الباب عن ابن عمر حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا روح بن ع ب ا د ة حدثنا ابن جريج أ خ ب ر ن ي أ ب و الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 عن عبيد الله بن عبد الله بن ع ت ب ة أ ن ه دخل على أ ب ي ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي يعوده قال فوجدت عنده سهل بن حنيف قال فدعا أ ب و ط ل ح ة إ ن س ا ن ا ينزع نمطا تحته فقال له سهل لم تنزعه فقال ل أ ن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت قال سهل أ و ل م يقل إ ل ا ما كان رقما في ثوب فقال بلى ولكنه أ ط ي ب لنفسي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن ع ك ر م ة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور ص و ر ة عذبه الله حتى ينفخ فيها يعني الروح وليس بنافخ فيها ومن استمع إ ل ى حديث قوم وهم يفرون به منه صب في أ ذ ن ه ا ل آ ن ك يوم ا ل ق ي ا م ة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ج ح ي ف ة و ع ا ئ ش ة وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا أ ب و ع و ا ن ة عن عمر بن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود قال وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر و أ ب ي ذر و أ ن س و أ ب ي ر م س ة و ا ل ج ه د م ة و أ ب ي الطفيل وجابر بن س م ر ة و أ ب ي ج ح ي ف ة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أ ب ي ه ر ي ر ة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الأجلح سويد عبد بريدة الأسود بن نصر أخبرنا ابن المبارك عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن المبارك الله أبي الأسود عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن أ ح س ن ما غير به الشيب الخناء والكتم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ا ل أ س و د الدليل اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أ ن س قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم أ س م ر اللون وكان شعره ليس بجعد ولا ص ب ط إ ذ ا مشى ي ت و ك أ قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة والبراء و أ ب ي ه ر ي ر ة وأبن عباس و أ ب ي سعيد وجابر ووائل بن حجر و أ م هانئ قال أ ب و عيسى حديث أ ن س حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد حدثنا هناد هشام أبيه حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عبد عروة أبي قالت كنت أ غ ت س ل أ ن ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إ ن ا ء واحد وكان له شعر فوق ا ل ج م ة ودون ا ل و ف ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا قالت كنت أغتسل أنا أغتسل وكان ر س وسلم و واحد ولم ل الله صلى الله عليه وسلم من إناء ي من ذ ر و فيه هذا الحرف هذا ا و ك له شعر فوق ا ل ج م ة ودون ا ل و ف ر ة وعبد الرحمن بن أ ب ي الزناد ث ق ة كان مالك بن أ ن س يوثقه و ي أ م ر ب ا ل ك ت ا ب ة عنه حدثنا علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إ ل ا غبا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن بهذا الاسناد نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أ ن س حدثنا محمد بن حميد حدثنا أ ب و داود هو الطيالسي عن عباد بن منصور عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا ب ا ل إ ث م د ف إ ن ه ي ج ل البصر وينبت الشعر وزعم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له م ك ح ل ة يكتحل بها كل ل ي ل ة ثلاث ة في هذه وثلاث ة في هذه قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أ ب و عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إ ل ا من حديث عباد بن منصور حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قالا حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور ا ل نحوه وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال عليكم ب ا ل إ ث م د ف إ ن ه ي ج ل البصر وينبت الشعر حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ا ل أ س ك ن د ر ا ن ي عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء و أ ن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء قال أبو عيسى وفي الباب وفي وابن عيسى عن علي وابن عمر و ع ا ئ ش ة و أ ب ي سعيد وجابر و أ ب ي أ م ا م ة و ح د ي ث أ ب ي ه ر ي ر ة حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا من غير وجه عن أبي هريرة حدثنا سويد حدثنا عبد عبيد غير هريرة نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبيد الله بن عمر أبي هذا الله الله من عن بن بن عن بن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 وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وابن مسعود و أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر وابن عباس ومعقل بن يسار ومعاويه ة حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن أخبرنا بن علي علي م س ر مقرن حدثنا أبو إسحاق سويد أشعث الشعثاء الشيباني عن بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن معاوية أبو أبي عن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب المياثر قال وفي الحديث ق ص ة قال وفي الباب عن علي و م ع ا و ي ة وحديث البراء حديث حسن صحيح وقد روى ش ع ب ة عن أ ش ع ث بن أ ب ي الشعثاء نحوه وفي الحديث ق ص ة حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا علي بن مسر ه عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت إ ن م ا كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أ د م حشوه ليف قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن ح ف ص ة وجابر حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا أ ب و ث م ي ل ة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ م سلمه ة قالت كان أحب الثياب إلى النبي ا إلى صلى ل ل أحب عليه وسلم ل ا ق م ي ص ق ا ل أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي ي الحديث عن أبي ثميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة زياد أيوب وروا هذا المؤمن خالد الله حدثنا بعضهم عبد بن عبد بن بن ب عن عن عن عن عن أمه عن أم سلمة ل د غ حدثنا أ ب و ث م ي ل ة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ م ه عن أ م س ل م ة قالت كان أ ح ب الثياب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم القميص قال وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول حديث عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ م ه عن أ م س ل م ة أ ص ح وإنما يذكر فيه أ ب و ث م ي ل ة عن أ م ه حدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن ب ر ي د ة عن أ م سلمه ة قالت كان أحب الثياب ا إلى رسول ل ل أحب صلى الله عليه وسلم ل ا ق م ي ص ح د ث ن ا عبد ا ل ل الحجاج الصواف البصري ه بن بن محمد حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن بديل بن م ي س ر ة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أ س م ا ء بنت يزيد بن السكن ا ل أ ن ص ا ر ي ة قالت كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى الرسل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا لبس قميصا ب د أ بميامنه قال أ ب و عيسى وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة الإسناد موقوفا ولا نعلم عن أ حدثنا ا الصمد ا ا رفعه غير ر عبد الصمد بن عبد بن ل و ع شعبة ح د ث ن سويد بن نصر أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن سعيد الجريري عن أ ب ي ن ض ر ة عن أ ب ي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا استجد ثوبا سماه باسمه ع م ا م ة أ و قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أ ن ت كسوتني أ س أ ل ك خيره وخير ما صنع له و أ ع و ذ بك من شره وشر ما صنع له قال أ ب و عيسى وفي الباب عن عمر, وابن عمر حدثنا هشام بن يونس الكوفي حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري نحوه وهذا حديث حسن غريب صحيح حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أ ب ي إ س ح ا ق عن الشعبي عن ع ر و ة بن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ج ب ة ر و م ي ة ض ي ق ة الكمين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبه ة زائدة حدثنا الحسن بن عياش عن أبي إسحاق ابن عن بن عن عياش أبي أبي و الشيباني الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة بن عن أ ه د ى د ح ي ة الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما قال أ ب و عيسى وقال إ س ر ا ئ ي ل عن جابر عن عامر وجبه فلبسهما حتى تحرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أ ذ ك ي هما أ م لا وهذا حديث حسن غريب أ ب و إ س ح ا ق اسمه سليمان والحسن بن عياش هو أ خ و أ ب ي بكر بن عياش حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا علي بن هاشم بن البريد و أ ب و سعد الصنعاني عن أ ب ي ا ل أ ش ه ب عن عبد الرحمن بن ط ر ف ة عن ع ر ف ج ة بن أ س ع د قال اصيب أ ن ف ي يوم الكلاب في ا ل ج ا ه ل ي ة فاتخذت أ ن ف ا من ورق ف أ ن ت ن علي ف أ م ر ن ي رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن أ ت خ ذ أ ن ف ا من ذهب حدثنا علي بن حجر حدثنا الربيع بن بدر محمد بن يزيد الواسطي عن أ ب ي ا ل أ ش ه ب نحوه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب إ ن م ا نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفه ة طرفة وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو عبد حديث زرير الرحمن سلم ل بن بن أبي عن ا أ ش ب وقد روى غير واحد من أ ه ل العلم أ ن ه م شدوا أ س ن ا ن ه م بالذهب وفي هذا الحديث ح ج ة لهم وقال عبد الرحمن بن مهدي سلم بن زرين وهو وهم وزرير أ ص ح و أ ب و سعيد الصنعاني اسمه محمد بن ميسر حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا ابن المبارك ومحمد بن بشر وعبد الله بن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ب ي المليح عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أ ن تفترش حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ب ي المليح عن أ ب ي ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ب ي المليح أ ن ه كره جلود السباع قال أ ب و عيسى ولا نعلم أ ح د ا قال عن أ ب ي المليح عن أ ب ي ه غير سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة حدثنا محمد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن بشار جعفر حدثنا ش ع ب ة عن يزيد الرشك عن أ ب ي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه نهى عن جلود السباع وهذا اصح حدثنا محمد بن بشار حدثنا أ ب و داود حدثنا همام عن ق ت ا د ة قال قلت ل أ ن س بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا حبان بن هلال حدثنا همام حدثنا ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعلاه لهما قبالان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك وحدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك عن أ ب ي الزناد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أ ح د ك م في نعل و ا ح د ة لينعلهما جميعا أ و ليحفهما جميعا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن جابر حدثنا أزهر بن مروان البصري حدثنا الحارث بن نبهان عمار عمار وفي أبي أبي هريرة بن بن بن عن عن معمر عن عمار بن أبي عمار عن أزهر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ينتعل الرجل وهو قائم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وروا وكل والحارث عمر الرقي معمر الله هذا الحديث عن معمر عن قتادة عن أنس وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ عبيد عن عن عن عند عندهم بن بن يصح ليس أهل أنس ولا نعرف لحديث ق ت ا د ة عن أ ن س أ ص ل ا حدثنا أ ب و جعفر السمناني حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن معمر عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن ينتعل الرجل وهو قائم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقال محمد بن إ س م ا ع ي ل ولا يصح هذا الحديث ولا حديث معمر عن عمار بن أ ب ي عمار عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا القاسم بن دينار حدثنا إ س ح ا ق بن منصور السلولي كوفي حدثنا هريم بن سفيان البجلي الكوفي عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت ربما مشى النبي صلى الله عليه وسلم في نعل و ا ح د ة حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا مشت بنعل و ا ح د ة وهذا أ ص ح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 إ ذ ا انتعل أ ح د ك م ف ل ي ب د أ باليمين و إ ذ ا نزع ف ل ي ب د أ بالشمال فلتكن اليمنى أ و ل ه م ا تنعل و آ خ ر ه م ا تنزع قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن م و سعيد ى حدثنا س بن محمد الوراق و أ ب و يحيى الحماني قال حدثنا صالح بن حسان عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ر د ت ا ل ل ح و ق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب و إ ي ا ك و م ج ا ل س ة ا ل أ غ ن ي ا ء ولا ت س ت خ ل ع ي ثوبا حتى ترقعيه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث صالح بن حسان قال وسمعت محمدا يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أ ب ي حسان الذي روى عنه ابن أ ب ي ذئب ث ق ة قال أ ب و عيسى ومعنى قوله و إ ي ا ك و م ج ا ل س ة ا ل أ غ ن ي ا ء هو نحو ما روي عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال من ر أ ى من فضل عليه في الخلق والرزق فلينظر إ ل ى من هو أ س ف ل منه ممن فضل هو عليه ف إ ن ه أ ج د ر ان لا يزدري ن ع م ة الله عليه ويروى عن عون بن عبد الله قال صحبت ا ل أ غ ن ي ا ء فلم أ ر ى أ ح د ا أ ك ب ر هما مني أ ر ى د ا ب ة خيرا من دابتي وثوبا خيرا من ثوبي وصحبت الفقراء فاسترحت حدثني ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عن أ م هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم م ك ة وله أ ر ب ع غدائر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب قال محمد لا اعرف لمجاهد سماعا من أ م هانئ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن نافع المكي عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عن أ م هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم م ك ة وله أ ر ب ع ضفائر أ ب و نجيح اسمه يسار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وعبد الله بن أ ب ي نجيح مكي حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا محمد بن حمران عن أ ب ي سعيد وهو عبد الله بن بسر قال سمعت أ ب ا ك ب ش ة ا ل أ ن م ا ر ي ة يقول كانت كمام أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحى قال أ ب و عيسى هذا حديث منكر وعبد الله بن بسر ب ص ر ي هو ضعيف عند أ ه ل الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وغيره و ب ط حدثنا يعني واسعة ح قتيبه حدثنا ابو الاحوص عن ابي إ س ح ا ق عن مسلم بن نذير عن حذيفه قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضله ساقي او ساقه فقال هذا موضع الازار فان ابيت فاسفل ف إ ن أ ب ي ت فلا حق ل ل إ ز ا ر في الكعبين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري وشعبه عن أ ب ي إ س ح ا ق حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا محمد بن ر ب ي ع ة عن أ ب ي الحسن العسقلاني عن أ ب ي جعفر بن محمد بن ر ك ا ن ة عن أ ب ي ه أ ن ركان تصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانص قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب واسناده ليس بالقائم ولا ل أبا ا نعرف حدثنا س العسقلاني ن ابن ركانة ولا ح محمد بن حميد حدثنا زيد بن حباب و أ ب و ث م ي ل ة يحيى بن واضح عن عبد الله بن مسلم عن ابن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أ ر ى عليك ح ل ي ة أ ه ل النار ثم جاءه وعليه خاتم من صفر فقال ما لي أ ج د منك ريح ا ل أ ص ن ا م ثم أ ت ا ه عليه خاتم من ذهب فقال ارم عنك ح ل ي ة أ ه ل ا ل ج ن ة قال من أ ي شيء أ ت خ ذ ه قال من ورق ولا تتمه مثقالا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسلم يكنى ابا ط ي ب ة وهو مروزي حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن أ ب ي موسى قال سمعت عليا يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي و ا ل م ي ث ر ة الحمراء و أ ن أ ل ب س خاتمي في هذه وفي هذه و أ ش ا ر إ ل ى ا ل س ب ا ب ة والوسطى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أبي موسى هو أبو بردة موسى هو ابي ن أ ب موسى واسمه عامر بن عبد الله بن قيس حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال كان أ ح ب الثياب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ا ل ح ب ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن يونس عن ق ت ا د ة عن أ ن س قال ما أ ك ل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان ولا في س ك ر ج ة ولا خبز له مرقق قال فقلت ل ق ت ا د ة ف ع ل ى م كانوا ي أ ك ل و ن قال على هذه السفر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب قال محمد بن بشار ويونس هذا هو يونس ا ل إ س ك ا ف وقد روى عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة عن هشام بن زيد بن أ ن س قال سمعت أ ن س ا يقول أ ن ف ج ن ا ارنبا بمر الظهران فسعى أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها ف أ د ر ك ت ه ا ف أ خ ذ ت ه ا ف أ ت ي ت بها أ ب ا ط ل ح ة فذبحها بمروه فبعث معي بفخلها أ و بوركها إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ك ل ه قال قلت أ ك ل قال قبله قال أ ب و عيسى وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صيفي وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أ ك ث ر أ ه ل العلم لا يرون ب أ ك ل ا ل أ ر ن ب ب أ س ا وقد كره بعض أ ه ل العلم أ ك ل ا ل أ ر ن ب وقالوا إ ن ه ا تدمي حدثنا قتيبة حدثنا عبد دينار بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي مالك الله الله قتيبة عليه عمر وسلم صلى سئل عن أ ك ل الضب فقال لا آ ك ل ه ولا أ ح ر م ه قال وفي الباب عن عمر و أ ب ي سعيد وابن عباس وثابت بن و د ي ع ة وجابر وعبد الرحمن بن حسنه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أ ه ل العلم في أكل الضب فرخص فيه بعض أ ه ل العلم من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم ويروى عن ابن عباس أنه ق انه ل أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم مائدة و إ م ا ت ر ك رسول وسلم الله صلى الله عليه ت ق ر ا حدثنا أحمد بن أحمد منيع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 قال نعم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى هذا ولم يروا ب أ ك ل الضبع ب أ س ا وهو قول أ ح م د و إ س ح ا ق وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهيه اكل الضبع وليس إ س ن ا د ه بالقوي وقد كره بعض أ ه ل العلم أ ك ل الضبع وهو قول ابن المبارك قال يحيى القطان وروى جرير بن حازم هذا الحديث عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أ ب ي عمار عن جابر عن عمر قوله وحديث ابن جريج أ ص ح وابن أ ب ي عمار هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أ ب ي عمار المكي حدثنا ه ن ا د حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن إ س م ا ع ي ل بن مسلم عن عبد الكريم بن أ ب ي المخارق أ ب ي أ م ي ة عن حبان بن جزء عن أ خ ي ه خ ز ي م ة بن جزء قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ك ل الضبع فقال أ و ي أ ك ل الضبع أ ح د و س أ ل ت ه عن الذئب ف قال أ و ي أ ك ل الذئب أ ح د فيه خير قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بالقوي لا نعرفه إ ل ا من حديث إ س م ا ع ي ل بن مسلم عن عبد الكريم أ ب ي أ م ي ة وقد تكلم بعض أ ه ل الحديث في إ س م ا ع ي ل وعبد الكريم أ ب ي أ م ي ة وهو عبد الكريم بن قيس بن أ ب ي المخارق وعبد الكريم بن مالك الجزري ث ق ة حدثنا ق ت ي ب ة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال أ ط ع م ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر قال وفي الباب عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر قال أ ب و عيسى وهذا حديث حسن صحيح وهكذا ر و ا غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر و ر و ا ي ة ابن ع ي ي ن ة أ ص ح قال وسمعت محمدا يقول سفيان بن ع ي ي ن ة أ ح ف ظ من حماد بن زيد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد ا ل أ ن ص ا ر ي عن مالك بن أ ن س عن الزهري وحدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري ع نهى عبد ا ل ل والحسن أبيهما قال علي علي محمد بن بن عن أبيهما عن ن ه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن م ت ع ة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر ا ل أ ه ل ي ة حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن هما محمد بن الحنفية وعبد الله بن محمد أبا هاشم محمد محمد ابنى الحنفية أبا بن وعبد بن يكنى قال الزهري وكان أ ر ض ا ه م ا الحسن بن محمد فذكر نحوه وقال غير سعيد بن عبد الرحمن عن ابن ع ي ي ن ة وكان أ ر ض ا ه م ا عبد الله بن محمد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا حسين بن علي الجعفي عن ز ا ئ د ة عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع و ا ل م ج ث م ة والحمار ا ل إ ن س ي قال وفي الباب عن علي وجابر والبراء وروى ا ا ب أبي ن وأنس أوفى و ل ع ب ا بن سارية أ وأبي أبو ب ثعلبة وابن ي سعيد ي عمر ع قال س هذا وروا حديث حسن صحيح وروا عبد العزيز بن محمد وغيره عن محمد بن ع م ر هذا الحديث و إ ن م ا ذكروا حرفا واحدا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم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 أ ن ق و ه ا غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب قال أ ب و عيسى هذا حديث مشهور من حديث أ ب ي ث ع ل ب ة وروي عنه من غير هذا الوجه و أ ب و ث ع ل ب ة اسمه جرثوب ب ويقال جرهم ويقال ا جرهم ن ش وقد ذكر هذا الحديث عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي أ س م ا ء الرحبي عن أبي ثعلبة ث ح د ن ابي علي ن ع س ى بن البغدادي يزيد د ح ث ن ا ع ب ي د ا ل ل ه ب ن حدثنا بن عن عن عن محمد حماد سلمة أسماء الرحبي وقتادة القرشي قلابة أيوب أبي عن أ ب ي ث ع ل ب ة الخشني أ ن ه قال يا رسول الله إ ن ا ب أ ر ض أ ه ل الكتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آ ن ي ت ه م فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ثم قال يا رسول الله إ ن ا ب أ ر ض صيد فكيف نصنع قال إ ذ ا أ ر س ل ت كلبك المكلب وذكرت اسم الله فقتل فكل و إ ن كان غير مكلب فذكي فكل و إ ذ ا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فقتل فكل قال أ ب و عيسى هذا حدثنا الرحمن المخزومي عمار حديث حسن صحيح حدثنا سعيد بن عبد بن وأبو عمار قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن م ي م و ن ة أ ن ف أ ر ة وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ل ق و ه ا وما حولها وكلوه قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ولم يذكروا فيه عن م ي م و ن ة وحديث ابن عباس عن م ي م و ن ة أ ص ح وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وهو حديث غير محفوظ قال وسمعت محمد بن إ س م ا ع ي ل يقول وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أ ن ه سئل عنه فقال إ ذ ا كان جامدا ف أ ل ق و ه ا وما حولها و إ ن كان مائعا فلا تقربوه هذا خ ط أ أ خ ط أ فيه معمر قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ا بن عباس عن ميمونه حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن أ ب ي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ي أ ك ل أ ح د ك م بشماله ولا يشرب بشماله ف إ ن الشيطان ي أ ك ل بشماله ويشرب بشماله قال وفي الباب عن جابر وعمر بن أ ب ي سلمه و س ل م ة بن ا ل أ ك و ع و أ ن س بن مالك و ح ف ص ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك وابن ع ي ي ن ة عن الزهري عن أ ب ي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر وروى معمر وعقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر و ر و ا ي ة مالك وابن ع ي ي ن ة أ ص ح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن عون عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن معمر عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م ف ل ي أ ك ل بيمينه وليشرب بيمينه ف إ ن الشيطان ي أ ك ل بشماله ويشرب بشماله حدثنا محمد بن عبد الملك بن أ ب ي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه عن ابي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م فليلعق أ ص ا ب ع ه ف إ ن ه لا يدري في أيتهن البركة قال وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك و أ ن س قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث سهيل و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث عبد العزيز من المختلف لا يعرف إ ل ا من حديثه حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا ابن ل ه ي ع ة عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م طعاما فسقطت ل ق م ة فليمط ما رابه منها ثم ليطعمها ولا يدعها للشيطان وفي الباب عن أ ن س حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن س ل م ة حدثنا ثابت عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا أ ك ل طعاما لعق أ ص ا ب ع ه ا ل ث ل ا ث ة وقال إ ذ ا ما وقعت ل ق م ة أ ح د ك م فليمط عنها ا ل أ ذ ى و ل ي أ ك ل ه ا ولا يدعها للشيطان و أ م ر ن ا أ ن نسلت الصحفه وقال إ ن ك م لا تدرون في أ ي طعامكم البركه ة قال أبو عيسى ذ ا حدثنا الجهضمي حديث حسن غريب صحيح غريب علي نصر بن علي الجهضمي أ خ ب ر ن ا أ ب و اليمان ا ل م ع ل بن راشد قال حدثتني جدتي أ م عاصم وكانت أ م ولد لسنان بن سلمه قالت دخل علينا ن ب ي ش ة الخير ونحن ن أ ك ل في ق ص ع ة فحدثنا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أ ك ل في ق ص ع ة ثم لحسها استغفرت ا له ل قال ص ع ة ق أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث ا ل م ع ل بن راشد وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من ا ل أ ئ م ة عن ا ل م ع ل بن راشد هذا الحديث حدثنا أبو رجاء حدثنا جرير عن عطاء بن السائب رجاء جرير حدثنا عطاء عن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل ب ر ك ة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا ت أ ك ل و ا من وسطه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح إ ن م ا يعرف من حديث عطاء بن السائب وقد روى ش ع ب ة والثوري عن عطاء بن السائب وفي الباب عن ابن عمر حدثنا إ س ح ا ق بن منصور أ خ ب ر ن ا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثنا عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ ك ل من هذه قال أ و ل م ر ة الثوم ثم قال الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مسجدنا وحديث ابن عباس عن م ي م و ن ة أ ص ح قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عمر و أ ب ي أ ي و ب و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد وجابر بن س م ر ة وقره بن إ ي ا س المزني وابن عمر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن سماك بن حرب سمع جابر بن س م ر ة يقول نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أ ب ي أ ي و ب وكان إ ذ ا أ ك ل طعاما بعث إ ل ي ه بفضله فبعث إ ل ي ه يوما بطعام ولم ي أ ك ل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أ ت ى أ ب و أ ي و ب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فيه ثوم فقال يا رسول الله أ ح ر ا م هو قال لا ولكني أ ك ر ه ه من أ ج ل ريحه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن مدوية بن حدثنا مسدد حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن أ ب ي إ س ح ا ق عن شريك بن حنبل عن علي أ ن ه قال نهي عن أ ك ل الثوم إ ل ا مطبوخا حدثنا هنال حدثنا وكيع عن أ ب ي ه عن أ ب ي إ س ح ا ق عن شريك بن حنبل عن علي قال لا يصلح أ ك ل الثوم إ ل ا مطبوخا قال أ ب و عيسى هذا الحديث ليس إ س ن ا د ه بذلك القوي وقد روي هذا عن علي قوله وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد الجراح بن مليح صدوق والجراح بن الضحاك مقارب الحديث حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبيد الله بن أ ب ي يزيد عن أ ب ي ه أ ن أ م أ ي و ب أ خ ب ر ت ه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما فيه من بعض هذه البقول فكره أ ك ل ه فقال ل أ ص ح ا ب ه كلوه ف إ ن ي لست ك أ ح د ك م إ ن ي أ خ ا ف أ ن اؤذي صاحبي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب و أ م أ ي و ب هي ا م ر أ ة أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا زيد بن الحباب عن أ ب ي خ ل د ة عن أ ب ي ا ل ع ا ل ي ة قال الثوم من طيبات الرزق و أ ب و خ ل د ة اسمه خالد بن دينار وهو ث ق ة عند أ ه ل الحديث وقد أ د ر ك أ ن س بن مالك وسمع منه و أ ب و ا ل ع ا ل ي ة اسمه رفيع هو الرياحي قال عبد الرحمن بن مهدي كان أ ب و خ ل د ة خيارا مسلما حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س عن أ ب ي الزبير عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أ غ ل ق الباب و أ و ك ئ ا ل س ق ا ء و أ ك ف ئ الإناء أ و خمر ا ل إ ن ا ء و أ ط ف ئ ا ل م ص ب ا ح ف إ ن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف آ ن ي ة و إ ن الفويسق ة تضرم على الناس بيتهم قال وفي الباب عن ابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر حدثنا ابن أ ب ي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ت ر ك النار في بيوتكم حين تنامون قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبله بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يقرن بين التمرتين حتى ي س ت أ ذ ن صاحبه قال وفي الباب عن سعد مولى أ ب ي بكر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن سهيل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه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 و س أ ل ت البخاري عن هذا الحديث فقال لا أ ع ل م أ ح د ا رواه غير يحيى بن حسان حدثنا هند ا ومحمود بن غيلان قالا حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة عن سعيد بن أ ب ي ب ر د ة عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله ليرضى عن العبد أ ن ي أ ك ل ا ل أ ك ل أ و يشرب الشرب فيحمده عليها قال وفي الباب عن عقبه بن عامر و أ ب ي سعيد و ع ا ئ ش ة و أ ب ي أ ي و ب و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أبو عيسى هذا حديث حسن هذا وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة نحوه ولا نعرفه إ ل ا من حديث زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة حدثنا أ ح م د بن سعيد ا ل أ ش ق ر و إ ب ر ا ه ي م بن يعقوب قالا حدثنا يونس بن محمد حدثنا المفضل بن ف ض ا ل ة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ذ بيد مجذوم ف أ د خ ل ه معه في القصعه ثم قال ك ل باسم الله ث ق ة بالله وتوكلا عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن ف ض ا ل ة والمفضل بن ف ض ا ل ة هذا شيخ بصري والمفضل بن ف ض ا ل ة شيخ آ خ ر بصري أ و ث ق من هذا و أ ش ه ر وقد روى ش ع ب ة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن ب ر ي د ة أ ن ابن عمر أ خ ذ بيد م ج د و م وحديث ش ع ب ة أ ث ب ت عندي و أ ص ح حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر ي أ ك ل في س ب ع ة أ م ع ا ء والمؤمن ي أ ك ل في معي واحد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد و أ ب ي ب ص ر ة الغفاري و أ ب ي موسى وجهجاه الغفاري و م ي م و ن ة وعبد الله بن عمرو س سهيل ى الأنصري حدثنا, حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن عن أبي أبي عن بن عن هريرة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر ف أ م ر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت ف ش ر ب ثم أ خ ر ى فشرب ثم أ خ ر ى فشرب حتى شرب حلاب سبع شياه ثم أ ص ب ح من الغد فاسلم ف أ م ر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أ م ر له ب أ خ ر ى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في س ب ع ة أ م ع ا ء قال أبو عيسى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 طعام الاثنين ك ا ف ا ل ث ل ا ث ة وطعام ا ل ث ل ا ث ة ك ا ف ا ل أ ر ب ع ة قال وفي الباب عن جابر وابن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى جابر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي ا ل ا ر ب ع ة وطعام ا ل ا ر ب ع ة يكفي ا ل ث م ا ن ي ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا احمد عبد مهدي بن عن سفيان عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حدثنا احمد بن منيع الاعمش ابي جابر الله عليه بهذا صلى وسلم حدثنا سفيان عن أ ب ي ع ف و ر العبدي عن عبد الله بن أ ب ي أ و ف ى أ ن ه سئل عن الجراد فقال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ست غزوات ن أ ك ل الجراد قال أ ب و عيسى هكذا روى سفيان بن ع ي ي ن ة عن أ ب ي ع ف و ر هذا الحديث و ق ا ل ست غزوات وروى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن أ ب ي يعفور فقال سبع غزوات حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د والمؤمل قالا حدثنا سفيان عن أ ب ي يعفور عن ابن أ ب ي أ و ف ى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ن أ ك ل الجراد قال أ ب و عيسى وروى ش ع ب ة هذا الحديث عن أ ب ي ع ف و ر عن ابن أ ب ي أ و ف ى قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات ن أ ك ل الجراد حدثنا بذلك محمد بن بشار بذلك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة بهذا قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و يعفور اسمه واقد ويقال وقدان أ ي ض ا و أ ب و يعفور ا ل آ خ ر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاس حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثه عن موسى بن محمد بن إ ب ر ا ه ي م ا ل ت ي م ي عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله و أ ن س بن مالك قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دعا على الجراد قال اللهم أ ه ل ك الجراد أ ق ت ل كباره و أ ه ل ك صغاره و أ ف س د ب ي ض ة واقطع د ا ب ر ة وخذ ب أ ف و ا ه ه م عن معاشنا و أ ر ز ا ق ن ا إ ن ك سميع الدعاء قال فقال رجل يا رسول الله أجناد على كيف تدعو على جند من أجناد الله ب قال ط ع د ب ر ه ق ا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ن ث ر ة حوت في البحر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وموسى بن محمد بن إ ب ر ابراهيم ه فيه وهو كثير الغرائب وأبوه ي التيمي كثير والمناكير م تكلم محمد الغرائب قد بن إ ث قال ة وهو مدني د ن ح ث هناد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ ك ل الجلاله والبانها قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وروى الثوري عن ابن أ ب ي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أ ب ي عن ق ت ا د ة عن أ ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل م ج ث م ة ولبن الجلاله وعن الشرب من في السقاء قال محمد بن بشار وحدثنا عروبة وسلم نحوه عدي سعيد قتادة ابن عن بن عن عن عن ابن عن النبي عباس الله أبي أبي عليه عكرمة صلى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حدثنا زيد بن أ خ ز م الطائي حدثنا أ ب و ق ت ي ب ة عن أ ب ي العوام عن ق ت ا د ة عن زهدم ن الجرمي قال دخلت على أ ب ي موسى وهو ي أ ك ل د ج ا ج ة فقال أ د ن فكل فاني ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم ولا نعرفه إ ل ا من حديث زهدم و أ ب و العوام هو عمران القطان حدثنا هند ا حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ي و ب عن أ ب ي قلابه عن زهدم عن أ ب ي موسى قال ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل لحم دجاج قال وفي الحديث كلام أ ك ث ر من هذا وهذا حديث حسن صحيح وقد روى أيوب السختياني هذا ا ل حدثنا ي أيضا ع ل ق الفضل س م ا ت م م زهدم ي ي أبي وعن عن حدثنا قلابة ل ا بن سهل ا ل أ ع ر ج البغدادي حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن عبد الرحمن بن مهدي عن إ ب ر ا ه ي م بن عمر بن س ف ي ن ة عن أ ب ي ه عن جده قال أ ك ل ت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه و إ ب ر ا ه ي م بن عمر بن س ف ي ن ة روى عنه بن أ ب ي فديك ويقال بريه بن عمر بن س ف ي ن ة حدثنا الحجاج س ن بن محمد الزعفراني حدثنا محمد ح بن محمد قال قال ابن جريج أ خ ب ر ن ي محمد بن يوسف أ ن عطاء بن بشار أ خ ب ر ه أ ن أ م سلمه اخبرته أ ن ه ا قربت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا م ش و ي ة ف أ ك ل منه ثم قام إ ل ى ا ل ص ل ا ة وما ت و ض أ قال وفي الباب عن عبد الله بن الحارث و ا ل م غ ي ر ة و أ ب ي رافع قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه حدثنا قتيبة حدثنا شريك عن علي بن ا ل أ ق م ر عن أ ب ي ج ح ي ف ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا أ ن ا فلا آ ك ل متكئا قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إ ل ا من حديث علي بن ا ل أ ق م ر وروى زكريا بن أ ب ي ز ا ئ د ة وسفيان الثوري وابن سعيد وغير واحد عن علي بن ا ل أ ق م ر هذا الحديث وروى ش ع ب ة عن سفيان الثوري هذا ا ل حدثنا ي ع علي بن ل أ ق م ر حدثنا س ل م ة بن شبيب ومحمود بن غيلان و أ ح م د بن إ ب ر ا ه ي م الدورقي قالوا حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن ع ر و ة وفي الحديث كلام أ ك ث ر من هذا حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا مسلم بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا محمد بن فضاء حدثني أ ب ي عن ع ل ق م ة بن عبد الله المزني عن أ ب ي ه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اشترى أ ح د ك م لحما فليكثر مرقته ف إ ن لم يجد لحما أ ص ا ب م ر ق ة وهو أ ح د اللحمين وفي الباب عن أ ب ي ذر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه من حديث محمد بن حديث فضاء ومحمد بن فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سلمان بن حرب و ع ل ق م ة بن عبد الله و أ خ و بكر بن عبد الله المزني حدثنا الحسين بن علي بن ا ل أ س و د البغدادي حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا إ س ر ا ئ ي ل عن صالح بن رستم أ ب ي عامر الخزاز عن أ ب ي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أ ح د ك م شيئا من المعروف و إ ن لم يجد فليلق أ خ ا ه بوجه طلق و إ ن اشتريت لحما أ و طبخت قدرا ف أ ك ث ر مرقته و غ ر ف لجارك منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ش ع ب ة عن أ ب ي عمران الجوني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن عمرو بن م ر ة عن م ر ة الهمداني عن أ ب ي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إ ل ا مريم ا ب ن ة عمران و آ س ي ة ا م ر أ ة فرعون وفضل ع ا ئ ش ة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ن س قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أ ب ي فدعا أ ن ا س ا فيهم صفوان بن أ م ي ة فقال إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه س و ا اللحم نهسا ف إ ن ه أ ه ن أ و أ م ر أ قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى وهذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الكريم وقد تكلم بعض أ ه ل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أ ي و ب السختياني من قبل حفظه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أ م ي ة الضمري عن أ ب ي ه أ ن ه ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف ش ا ت ف أ ك ل منها ثم مضى إ ل ى ا ل ص ل ا ة ولم ي ت و ض أ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة حدثنا واصل بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا محمد بن فضيل عن أ ب ي حيانا ل ت ي م ي عن أ ب ي ز ر ع ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ت ي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إ ل ي ه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها قال وفي الباب عن ابن مسعود و ع ا ئ ش ة وعبد الله بن جعفر و أ ب ي ع ب ي د ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان و أ ب و ز ر ع ة بن عمرو بن جرير اسمه هرم حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا يحيى بن عباد أ ب و عباد حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن ع ا ئ ش ة قالت ما كان الذراع أ ح ب اللحم إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إ ل ا غبا فكان يجعل إ ل ي ه ل أ ن ه أ ع ج ل ه ا نضجا قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا الحسن بن ع ر ف ة حدثنا مبارك بن سعيد هو أ خ و سفيان بن سعيد الثوري عن سفيان عن أ ب ي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ا ل إ د ا م الخل قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ م هانئ حدثنا ع ب د ة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام عن سفيان عن محارب بن ديثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ا ل إ د ا م الخل قال أبو عيسى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 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أ خ ب ر ن ا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال بهذا الاسناد نحوه الا أ ن ه قال نعم ا ل إ د ا م أ و ا ل أ د م الخل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن ع ر و ة إ ل ا من حديث سليمان بن بلال حدثنا أ ب و كريب محمد بن العلاء حدثنا أ ب و بكر بن عياش عن أ ب ي ح م ز ة الثمالي عن الشعبي عن أ م هانئ بنت أ ب ي طالب قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء فقلت لا إ ل ا كسر ي ا ب س ة وخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم قريبيه فما أ ق ف ر بيت من أ د م فيه خل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من ح د ي ث أ م هانئ الا من هذا الوجه و أ ب و ح م ز ة ثمالي اسمه ثابت بن أ ب ي صفي ة و أ م هانئ ماتت بعد علي بن أ ب ي طالب بزمان و س أ ل ت محمدا عن هذا الحديث قال لا أ ع ر ف للشعبي سماعا من أ م ه ا ن ه فقلت أ ب و ح م ز ة كيف هو عندك فقال أ ح م د بن حنبل تكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث حدثنا ع ب د ة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام عن سفيان عن محارب بن ذ ي ث ا ر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ا ل إ د ا م الخل وهذا الله مبارك حدثنا الخزاعي أصح حديث من بن بن سعيد عبدة عبد الله الخزاعي حدثنا م ع ا و ي ة بن هشام عن سفيان عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي أ ك ل البطيخ بالرطب قال وفي الباب عن أ ن س قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن ع ا ئ ش ة وقد روى يزيد بن رومان عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة هذا الحديث حدثنا إ س م ا ع ي ل بن موسى الفزاري حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن سعد عن أ ب ي ه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله صلى عليه وسلم يأكل ل ا قال ث ء ب ا ر ط ب ق ابو ل أ عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث إ ب ر ا ه ي م بن سعد حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن س ل م ة أ خ ب ر ن ا حميد وثابت و ق ت ا د ة عن انس وقال ناسا أن من عرينة قدموا المدينة قدموا فبعثهم ا ج ت و ه ف النبي صلى الله عليه وسلم في إ ب ل ا ل ص د ق ة وقال اشربوا من أ ب و ا ل ه ا و أ ل ب ا ن ه ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أ ن س رواه أ ب و ق ل ا ب ة عن أ ن س ورواه سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا قيس بن الربيع قال وحدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد عن أ ب ي هشام يعني الرماني عن زاذان عن سلمان قال ق ر أ ت في ا ل ت و ر ا ة أ ن ب ر ك ة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذ للنبي ك ل صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه بما ق ر أ ت في ا ل ت و ر ا ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ر ك ة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده قال وفي الباب عن أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى لا نعرف هذا الحديث إ ل ا من حديث قيس بن الربيع وقيس بن الربيع ي ض ع ف في الحديث و أ ب و هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن أ ي و ب عن ابن أ ب ي مليكه عن ابن عباس أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إ ل ي ه طعام فقالوا أ ل ا ن أ ت ي ك بوضوء قال إ ن م ا أ م ر ت بالوضوء إ ذ ا قمت إ ل ى ا ل ص ل ا ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه ع م ر بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري يكره غسل اليد قبل الطعام وكان يكره أ ن يوضع الرغيف تحت ا ل ق ص ع ة حدثنا محمد بن بشار حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أ ب ي س و ي ة أ ب و الهذيل حدثنا عبيد الله بن عكراش عن أ ب ي ه عكراش بن ذ ؤ ي ب قال بعثني ب ن و مره بن عبيد بصدقات أ م و ا ل ه م إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت عليه ا ل م د ي ن ة فوجدته جالسا بين المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر قال ثم أ خ ذ بيدي فانطلق بي إ ل ى بيت أ م س ل م ة فقال هل من طعام ف أ و ت ي ن ا ب ج ف ن ة ك ث ي ر ة الثريد والوذر و أ ق ب ل ن ا ن أ ك ل منها فقبض خ ب بيدي بين ط نواحيها عليه يديه من وسلم من وأكل رسول الله صلى الله صلى ف بيده اليسرى على يدي اليمنى ثم قال ي ا ع ك ر ا ش ك ل من موضع واحد ف إ ن ه طعام واحد ثم أ و ت ي ن ا بطبق فيه أ ل و ا ن الرطب أ و من أ ل و ا ن الرطب عبيد الله شكا قال فجعلت آ ك ل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق وقال يا عكراش كل من حيث شئت ف إ ن ه غير لون واحد ثم أ ت ي ن ا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه و ر أ س ه وقال يا غيرت عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث ولا نعرف لعكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ا هذا الحديث حدثنا ق ت ي ب ة بن سعيد حدثنا الليث عن م ع ا و ي ة بن صالح عن أ ب ي طالوت قال دخلت على أ ن س بن مالك وهو ي أ ك ل القرع ة وهو يقول يا لك ش ج ر ة ما أ ح ب ك إ ل ا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ي ا ك قال وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أ ب ي ه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 يعني الدباء فلا أ ز ا ل أ ح ب ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي ق د هذا الحديث من غير وجه عن أ ن س وروي أ ن ه ر أ ى الدباء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما هذا قال هذا الدباء نكثر به طعامنا حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ل ا ل ز ي ت وادهنوا به ف إ ن ه من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة قال أ ب و عيسى هذا حديث لا نعرفه إ ل ا من حديث عبد الرزاق عن معمر وكان عبد الرزاق يضطرب في ر و ا ي ة هذا الحديث فربما ذكر فيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما رواه على الشك فقال أ ح ب ه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما قال عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلى حدثنا أ ب و داود سليمان بن معبد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أ س ل م عن أ ب ي ه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عمر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و أ ح م د الزبيري و أ ب و نعيم قال ا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل يقال له عطاء من أ ه ل الشام عن أ ب ي أ س ي د قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ك ل ا ل ز ي ت وادهنوا به ف إ ن ه من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه إ ن م ا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن عبد الله بن عيسى حدثنا نصر بن علي حدثنا سفيان عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة يخبرهم ذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كفى أ ح د ك م خادمه طعامه حره ودخانه ف ل ي أ خ ذ بيده فليقعده معه فإن أبى فليأخذ أبى ل قال م م ة ف ل ي ط ع ه إياه ا ق أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و خالد والد إ س م ا ع ي ل اسمه سعد حدثنا يوسف بن حماد المعني البصري حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن محمد بن زياد عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ف ش و ا ل س ل ا م و أ ط ع م ا ل ط ع ا م و ا ض ر ب ا ل ه ا م تورث الجنان قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ا بن عمر و أ ن س وعبد الله بن سلام وعبد الرحمن بن ع ا ئ ش ة وشريح بن هانئ عن أ ب ي ه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن زياد عن أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا هند ا حدثنا أ ب و ا ل أ ح و ص عن عطاء بن السائب عن أ ب ي ه عن عبد الله بن عمرو قال, قال رسول الرحمن وسلم السلام بسلام وأطعم وأفش الله صلى الله عليه وسلم أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة أعبد قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى حدثنا محمد بن يعلى الكوفي حدثنا عن ب س ة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق عن أ ن س بن مالك قال قال النبي صلى الله صلى تعشوا ولو بكف من حشف ف إ ن ترك العشاء مهرمه قال أ ب و عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وعن ب س ة يضعف في الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي حدثنا عبد عبد دخل عن عن بن عروة عن أبيه عن عمر بن عن عن بن أنه الله الهاشمي الأعلى هشام الله عروة عمر على أبيه أبي سلمة أنه دخل على رسول مغمر صلى الله عليه وسلم وعنده طعام وعنده قال ادن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك قال ابو عيسى وقد روي عن هشام بن ع ر و ة عن ابي و ج ز ة السعدي عن رجل من مزينه عن عمر بن ابي سلمه وقد اختلف اصحاب هشام بن ع ر و ة في ر و ا ي ة هذا الحديث و أ ب و و ج ز ة السعدي اسمه يزيد بن عبيد حدثنا أ ب و بكر محمد بن أ ب ا ن حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن م ي س ر ة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أ م كلثوم عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ ك ل أ ح د ك م طعاما فليقل بسم الله ف إ ن نسي في أ و ل ه فليقل بسم الله في أ و ل ه و آ خ ر ه وبهذا ا ل إ س ن ا د عن ع ا ئ ش ة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ي أ ك ل طعاما في س ت ة من أ ص ح ا ب ه فجاء اعرابي ف أ ك ل ه بلقمتين ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ا إ ن ه لو سمى كفاكم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ م كلثوم هي بنت محمد بن أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المزني عن ابن أ ب ي ذئب عن المخبري عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أ ن ف س ك م من بات وفي يده ريح غمر ف أ ص ا ب ه شيء فلا يلومن إ ل ا نفسه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه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 من بات وفي يده ريح غمر ف أ ص ا ب ه شيء فلا يلومن إ ل ا نفسه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ا ل أ ع م ش إ ل ا من هذا الوجه حدثنا أبو زكريا يحيى بن درست البصري حدثنا حماد درست زيد بن بن زكريا البصري أبو عن أ ي و ب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في ا ل آ خ ر ة قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي سعيد وعبد الله بن عمر بن الله وابن عباس و ع ب ا د ة و أ ب ي مالك ا ل أ ش ع ر ي قال أ ب و عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن أ ن س عن نافع عن ابن عمر موقوفا فلم يرفعه حدثنا قتيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أ ب ي ه قال قال عبد ع بن الله م رسول قال ر الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم يقبل الله له ص ل ا ة أ ر ب ع ي ن صباحا ف إ ن تاب تاب الله عليه ف إ ن عاد لم يقبل الله له صلاه اربعين صباحا ف إ ن تاب تاب ب تاب الله عليه فإن عاد لم ي فإن ت الله عليه و قال ه نهر من ا خ ب أبا عبد ا يا ا ل قيل ل ر ح م نهر وما ن الخبال قال نهر من صديد أ ه ل النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو ا بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الأنصاري حدثنا الأنصاري معن حدثنا مالك بن أ ن س عن ابن شهاب عن أ ب ي سلمه عن ع ا ئ ش ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب أ س ك ر فهو حرام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبيد بن أ ص ب ا ط بن محمد القرشي الكوفي و أ ب و سعيد ا ل أ ش ج قالا حدثنا عبد الله بن إ د ر ي س عن محمد بن عمرو عن أ ب ي س ل م ة عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود و أ ن س و أ ب ي سعيد و أ ب ي موسى و ا ل أ ش ج ا ل ع ص ر ي وديلم و م ي م و ن ة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير و م ع ا و ي ة ووائل بن حجر وقره المزني وعبد الله بن مغفل و أ م س ل م ة و ب ر ي د ة و أ ب ي ه ر ي ر ة و ع ا ئ ش ة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 و عن أ ب ي س ل م ة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا إ س م ا ع ي ل بن جعفر وحدثنا علي بن حجر أ خ ب ر ن ا إ س م ا ع ي ل بن جعفر عن د ا و د بن بكر بن أ ب ي الفرات عن ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أ س ك ر كثيره فقليله حرام قال وفي الباب عن سعد و ع ا ئ ش ة وعبد الله بن عمر وابن عمر وخواتبن جبير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث جابر حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد ا ل أ ع ل ى بن عبد ا ل أ ع ل ى عن ه ش ابي م ن حسان عن م ه د بن ميمون وحدثنا ع ب بن د الله م ع ا و ي الجمحي ة ح د ث ن الانصاري مهدي ميمون بن ا م ع ن ى و ح د ع أبي أ عثمان ا ن ل عن القاسم بن محمد عن ع ا ئ ش ة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما أ س ك ر الفرق منه فملء الكف منه حرام قال أ ب و عيسى قال أ ح د ه م ا في حديثه ا ل ح س و ة منه حرام قال هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن أ ب ي سليم والربيع بن صبيح عن أ ب ي عثمان ا ل أ ن ص ا ر ي نحو ر و ا ي ة مهدي بن ميمون و أ ب و عثمان ا ل أ ن ص ا ر ي اسمه ع م ر بن سالم ويقال عمر بن سالم أ ي ض ا حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا ابن علي ويزيد بن هارون قالا اخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أ ن رجلا أ ت ى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال نعم فقال طاووس والله إ ن ي سمعته منه قال وفي الباب عن ابن أ ب ي أ و ف ى و أ ب ي سعيد وسويد و ع ا ئ ش ة وابن الزبير وابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و موسى محمد بن المثنى حدثنا أ ب و داود الطيالسي حدثنا ش ع ب ة عن ع م ر بن مره قال سمعت زاذان يقول س أ ل ت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا ل أ و ع ي ة أ خ ب ر ن ا ه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ا ل ح ن ت م ة وهي ا ل ج ر ة ونهى عن الدباء وهي ا ل ق ر ع ة ونهى عن النقير وهو أ ص ل النخل ينقر نقرا أ و ينسخ نسخا ونهى عن ا ل م ز ف ة وهي المقير و أ م ر أ ن ينبذ في ا ل أ س ق ي ة قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران سعيد هريرة يعمر حسين الباب عباس الرحمن بن بن عن عمر وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أ ب و عاصم حدثنا سفيان عن ع ل ق م ة بن مرثد عن سليمان بن ب ر ي د ة عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ي كنت نهيتكم عن الظروف و إ ن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أ ب ي الجعد عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فشكت إ ل ي ه ا ل أ ن ص ا ر فقالوا ليس لنا وعاء قال فلا إ ذ ن قال وفي الباب عن ابن مسعود و أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمرو قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن أ م ه عن ع ا ئ ش ة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكا في أ ع ل ا ه له عزلاء تنبذه ويشربه وتنبذه ويشربه عشاء وتنبذه عشاء غدوة غدوة قال وفي الباب عن جابر و أ ب ي سعيد وابن عباس قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد إ ل ا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ع ا ئ ش ة أ ي ض ا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إ س ر ا ئ ي ل حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الزبيب ومن خمرا خمرا التمر خمرا خمرا خمرا الشعير الزبيب العسل قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يحيى بن آ د م عن إ س ر ا ئ ي ل نحوه وروى أ ب و حيانا ل ت ي م ي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال إ ن من ا ل ح ن ط ة خمرا فذكر ذ ه الحديث حدثنا بذلك أحمد بن منيع حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب بذلك أحمد عبد إدريس منيع أبي بن بن عن عن عن عن بن عمر عمر إ ن من ا ل ح ن ط ة خمرا بهذا وهذا أ ص ح من حديث إ ب ر ا ه ي م بن مهاجر وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن مهاجر بالقوي الحديث الشعبي النعمان الله المبارك إبراهيم مهاجر من أحمد محمد يكن روي غير أيضا بشير بن عن عن بن حدثنا بن أخبرنا بن عبد وجه وقد حدثنا ا ل أ و ز ا ع ي و ع ك ر م ة بن عمار قالا حدثنا أ ب و كثير السحيمي قال سمعت أ ب ا ه ر ي ر ة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين ا ل ن خ ل ة و ا ل ع ن ب ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و كثير السحيمي هو العبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيله وروى ش ع ب ة عن ع ك ر م ة بن عمار هذا الحديث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن أ ب ي رباح عن جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أ ن ينبذ ا ل ب س ر والرطب جميعا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن سليمان التيم ي عن أ ب ي ن ظ ر ة عن أ ب ي سعيد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ا ل ب س ر والتمر أ ن يخلط بينهما وعن الزبيب والتمر أ ن يخلط بينهما ونهى عن الجرار أ ن ينبذ فيها قال وفي الباب عن جابر و أ ن س و أ ب ي ق ت ا د ة وابن عباس و أ م س ل م ة ومعبد بن كعب عن أ م ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ش ع ب ة عن الحكم قال سمعت ا بن أ ب ي ليلى يحدث أ ن ح ذ ي ف ة استسقى ف أ ت ا ه إ ن س ا ن باناء من ف ض ة فرماه به وقال إ ن ي كنت قد نهيته ف أ ب ى أ ن ينتهي إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آ ن ي ة ا ل ف ض ة والذهب ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في ا ل آ خ ر ة قال وفي الباب عن أ م س ل م ة والبراء و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أ ب ي عدي عن سعيد بن أ ب ي ع ر و ب ة عن ق ت ا د ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يشرب الرجل قائما فقيل ا ل أ ك ل قال ذاك أ ش ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أبو سلم بن جنادة بن السائب الكوفي أبو سلم حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا ن أ ك ل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام قال أ ب و عيسى هذا حديث صحيح غريب من عمر بن حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى عمران بن جرير هذا الحديث عن أ ب ي البزري عن ابن عمر و أ ب و البزري اسمه يزيد بن عطارد حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ب ي مسلم عن الجارود بن المعلى أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حسن وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن ق ت ا د ة عن أ ب ي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ق ت ا د ة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أ ب ي مسلم عن الجارود أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ض ا ل ة المسلم حرق النار والجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم م المعلى أحمد منيع ويقال الجارود العلاء أيضا والصحيح أيضا ي ابن العلى ابن حدثنا أحمد بن منيع حدثنا بن ه ش حدثنا عاصم ا ل أ ح و ل و م غ ي ر ة عن الشعبي عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم قال وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح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 حدثنا ق ت ي ب ة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أ ب ي عصام عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في ا ل إ ن ا ء ث ل ا ث ة ويقول هو أ م ر أ و أ ر و ى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وروى ا هشام ا ا ه ل د س ت و ئ ع ز ر ة بن ثابت عن ث م ا م ة عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في ا ل إ ن ا ء ثلاثا حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ع ز ر ة بن ثابت ا ل أ ن ص ا ر ي عن ث م ا م ة عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في ا ل إ ن ا ء ثلاثا قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن العطاء بن أ ب ي رباح عن أ ب ي ه عن ابن عباس قال قال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إ ذ ا أ ن ت م شربتم واحمدوا إ ذ ا أ ن ت م رفعتم قال أ ب و عيسى هذا هو الرهاوي سنان الجزري هو أبو فروة الرهاوي حدثنا حديث ويزيد غريب علي فروة خشرم بن أبو بن حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن ك ر ي ب عن أ ب ي ه عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان إ ذ ا شرب تنفس مرتين قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث رشدين بن ك ر ي ب قال و س أ ل ت أ ب ا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن ك ر ي ب قلت هو أ ق و ى أ و محمد بن ك ر ي ب فقال ما أ ق ر ب ه م ا و ر ج د ي ن بن ك ر ي ب أ ر ج ح ه م ا عندي قال و س أ ل ت محمد بن إ س م ا ع ي ل عن هذا فقال محمد بن ك ر ي ب أ ر ج ح من ر ج د ي ن بن ك ر ي ب والقول عندي ما قال أ ب و محمد عبد الله ر ج د ي ن بن ك ر ي ب أ ر ج ح و أ ك ب ر وقد أ د ر ك ابن عباس وراه وهما أ خ و ا ن وعندهما مناكير حدثنا علي بن خشرم أ خ ب ر ن ا عيسى بن يونس عن مالك بن أ ن س عن أ ي و ب وهو ابن حبيب أ ن ه سمع أ ب ا المثنى الجهني يذكر عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب ف قال رجل القذاه أ ر ا ه ا في ا ل إ ن ا ء قال أ ه ر ق ه ا قال ف إ ن ي لا أ ر و ى من نفس واحد قال ف أ ب ن ي القدح إ ذ ا عن فيك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عبد الكريم الجزري عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أ ن يتنفس في ا ل إ ن ا ء أ و ينفخ فيه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا إ س ح ا ق بن منصور حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أ ب ي كثير عن عبد الله بن أ ب ي ق ت ا د ة عن أ ب ي ه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا شرب أ ح د ك م فلا يتنفس في ا ل إ ن ا ء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أ ب ي سعيد ر و ا ي ة أ ن ه نهي عن اختناث ا ل أ س ق ي ة قال وفي الباب عن جابر وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أ خ ب ر ن ا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أ ن ي س عن أ ب ي ه قال ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم قام إ ل ى ق ر ب ة م ع ل ق ة فخنثها فيها من ثم شرب من فيها قال وفي الباب عن أ م سليم قال أ ب و عيسى هذا حديث ليس إ س ن ا د ه بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث ولا أ د ر ي سمع من عيسى أ م لا حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر ع ن عبد الرحمن بن أ ب ي عمره عن جدته ك ب ش ة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في ق ر ب ة م ع ل ق ة ق ا ئ م ة فقمت إ ل ى فيها فقطعته قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر و أ خ و عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتى منه أقدم حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك قال وحدثنا ق ت ي ب ة عن مالك عن ابن شهاب عن أ ن س أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن يساره أ ب و بكر فشرب ثم أ ع ط ى ا ل أ ع ر ا ب ي ة وقال ا ل أ ي م ن ف ا ل أ ي م ن قال وفي الباب عن ابن عباس وسهل ا بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد د ث ن ا ح بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أ ب ي ق ت ا د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آ خ ر ه م شربا قال وفي الباب عن ابن أ ب ي أ و ف ا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن معمر عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت كان أ ح ب الشراب إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ح ل و البارد قال أ ب و عيسى هكذا روى غير واحد عن ابن ع ي ي ن ة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا معمر ويونس عن الزهري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أ ي الشراب أ ط ي ب قال الحلو البارد قال أ ب و عيسى وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أ ص ح من حديث ابن ع ي ي ن ة رحمه الله حدثنا محمد بن بشار أ خ ب ر ن ا يحيى بن سعيد أ خ ب ر ن ا بهز بن حكيم حدثني أ ب ي عن جدي قال قلت يا رسول الله من ابر قال امك قال قلت ثم من قال امك قال قلت ثم من قال امك قال قلت ثم من قال, قال, ثم, من؟ قال ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب قال وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن عمر و ع ا ئ ش ة و أ ب ي الدرداء قال أ ب و عيسى وبهز بن حكيم و أ ب و م ع ا و ي ة بن ح ي د ة القشيري ر وروا عنه معمر ي حديث في حكيم الحديث وهذا وقد وهو و و بهز أهل عنه حسن عند ثقة ث بن تكلم ل شعبة وحماد بن سلمه وغير واحد من ا ل أ ئ م ة حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار عن أ ب ي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أ ي ا ل أ ع م ا ل أ ف ض ل قال ا ل ص ل ا ة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ا س ت ذ د ت ه لزادني قال أ ب و عيسى و أ ب و عمرو الشيباني اسمه سعد بن إ ي ا س وهو حديث حسن صحيح رواه الشيباني وشعبه وغير واحد عن الوليد بن العيزار وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أ ب ي عمرو الشيباني عن ابن مسعود حدثنا أ ب و حص عمرو بن علي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ش ع ب ة عن يعلى بن عطاء عن أ ب ي ه عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد حدثنا محمد بن بشار محمد قال ابو عيسى وهكذا روى أ ص ح ا ب ش ع ب ة عن ش ع ب ة عن يعلى بن عطاء عن أ ب ي ه عن عبد الله بن عمرو موقوفا ولا نعلم أ ح د ا رفعه غير خالد بن الحارث عن ش ع ب ة وخالد بن الحارث ث ق ة م أ م و ن قال سمعت محمد بن المثنى يقول ما ر أ ي ت ب ا ل ب ص ر ة مثل خالد بن الحارث ولا ب ا ل ك و ف ة مثل عبد الله بن د ر ي س قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود حدثنا ابن حدثنا أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن عطاء بن السائب ا ل ه ج ي م ي عن أ ب ي عبد الرحمن السلمي عن أ ب ي الدرداء أ ن رجلا أ ت ا ه فقال إ ن لي ا م ر أ ة و إ ن أ م ي ت أ م ر ن ي بطلاقها قال أ ب و الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أ و س ط أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ف إ ن شئت ف أ ض ع ذلك الباب أ و ا ح ف ظ قال وقال ابن أ ب ي عمرو ربما قال سفيان إ ن أ م ي وربما قال أ ب ي وهذا حديث صحيح و أ ب و عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب حدثنا حميد بن م س ع د ة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أ ب ي ب ك ر ة عن أ ب ي ه قال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 فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت قال وفي الباب عن أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و ب ك ر ة اسمه نفيع بن الحارث حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن سعد بن إ ب ر ا ه ي م عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أ ن يشتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أ ب ا الرجل فيشتم أ ب ا ه ويشتم أ م ه فيسب أمة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا حيوث بن شريح أ خ ب ر ن ي الوليد بن أ ب ي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ ب ر البر أ ن يصل الرجل أ ه ل ود أ ب ي ه قال وفي الباب عن أ ب ي أ س ي د قال أ ب و عيسى هذا إ س ن ا د صحيح وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أ ب ي عن إ س ر ا ئ ي ل قال وحدثنا محمد بن أ ح م د وهو ابن مد ويه حدثنا عبيد الله بن موسى عن إ س ر ا ئ ي ل واللفظ لحديث عبيد الله عن أ ب ي إ س ح ا ق الهمداني عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ل خ ا ل ة ب م ن ز ل ة ا ل أ م وفي ا ل طويلة ح د ي ث قصة وعن ه ذ ا حدثنا حدثنا حديث صحيح حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أبو م ا و ي ة ع محمد حفص بن سوقة عن أبي بكر بن حفص عن عن سوقة النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن ابن عمر وهذا أ ص ح من حديث أ ب ي م ع ا و ي ة و أ ب و بكر بن حفص هو ابن عمر بن سعد بن أ ب ي وقاص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 ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده على المسافر قال أ ب و عيسى وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أ ب ي كثير نحو حديث هشام و أ ب و جعفر الذي روى عن أ ب ي ه ر ي ر ة يقال له أ ب و جعفر المؤذن ولا نعرف اسمه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 إ ل ا أ ن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث سهيل بن أ ب ي صالح وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أ ب ي صالح هذا الحديث حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قالا حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة قال اشتكى أ ب و الرداد الليثي فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال خيرهم و أ و ص ل ه م ما علمت أ ب ا محمد فقال عبد الرحمن عبد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أ ن ا الله و أ ن ا الرحمن خلقت الرحم ة وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته وفي الباب عن أ ب ي سعيد وابن أ ب ي أ و ف ى وعامر بن ربيعه وروى أ ب ي ه ي ر ة ج ب بن مطعم. قال أبو ي ي ر مطعم ع قال س حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح سفيان الزهري عن وروا معمر هذا الحديث عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث معمر خطا أ ح د ث ن ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا بشير أ ب و إ س م ا ع ي ل وفطر بن خليفه عن مجاهد عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إ ذ ا انقطعت رحمه وصلها قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن سلمان و ع ا ئ ش ة وعبد الله بن عمر حدثنا ابن أ ب ي عمر ونصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل ا ل ج ن ة قاطع قال ابن أ ب ي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن إ ب ر ا ه ي م بن م ي س ر ة قال سمعت ا بن أ ب ي سويد يقول سمعت عمر بن عبد العزيز يقول زعمت ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة خ و ل ة بنت حكيم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أ ح د ابني ابنته وهو يقول إ ن ك م إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون و إ ن ك م لمن ريحان الله قال وفي الباب عن ابن عمر و ا ل أ ش ع ث بن قيس قال أ ب و عيسى حديث ابن ع ي ي ن ة عن إ ب ر ا ه ي م بن م ي س ر ة لا نعرفه إ ل ا من حديثه ولا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خوله حدثنا ابن أ ب ي عمر وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب ص ر ا ل أ ق ر ع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن قال ابن أ ب ي عمر الحسين والحسن فقال إ ن لي من الولد ع ش ر ة ما قبلت أ ح د ا منهم ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ه من لا يرحم لا يرحم قال وفي الباب عن أ ن س و ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى و أ ب و س ل م ة بن عبد الرحمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وهذا حدثنا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أ ب ي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن عن أ ب ي سعيد الخدري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون ل أ ح د ك م ثلاث بنات أ و ثلاث أ خ و ا ت فيحسن إ ل ي ه ن إ ل ا دخل ا ل ج ن ة قال وفي الباب عن ع ا ئ ش ة وعقبه بن عامر و أ ن س وجابر وابن عباس قال أ ب و عيسى و أ ب و سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان وسعد بن أ ب ي وقاص هو سعد بن مالك بن وهيب وقد زادوا في هذا الاسناد رجلا حدثنا العلاء بن مسلمة البغدادي حدثنا البغدادي عبد المجيد بن عبد بن بن عن معمر عن الزهري عن عروة عن العلاء العزيز الزهري عائشة مسلمة معمر عروة قال ت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا محمد بن عبيد هو حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن أبي بكر بن عبيد عبد عبيد بن بن التنافسي بن عن بن بن أنس بن مالك عن أنس الواسطي العزيز الراسبي الله مالك أبي بكر وزير هو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين دخلت أ ن ا وهو ا ل ج ن ة كهاتين وأشار بإصبعيه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا معمر عن ابن شهاب حدثنا عبد الله بن أ ب ي بكر بن حزم عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة قالت دخلت ا م ر أ ة معها ابنتان لها فسألت فلم تجد عندي شيء ئ غير ت م ر ة ف أ ع ط ي ت ه ا إ ي ا ه ا فقسمتها بين ابنتيها ولم ت أ ك ل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار صحيح حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا ابن ع ي ي ن ة عن سهيل بن أ ب ي صالح عن أ ي و ب بن ش ي ب ة عن سعيد ا ل أ ع ش ا عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات أ و ثلاث أ خ و ا ت أ و ابنتان أ و أ خ ت ا ن فأحسن فحبتهم ت و ا قال ل هذا فيهم فله ه الجنة قال هذا حديث غريب وقد روى محمد بن عبيد عن محمد بن عبد العزيز غير حديث بهذا الاسناد وقال عن ابن أ ب ي بكر بن عبيد الله بن أ ن س والصحيح هو عبيد الله بن أ ب ي بكر بن أ ن س حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أ ب ي يحدث عن حنش عن ع ك ر م ة عن ابن عباس أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبض يتيما بين المسلمين إ ل ى طعامه وشرابه ادخله الله ا ل ج ن ة ا ل ب ت ة إ ل ا أ ن يعمل ذنبا لا يغفر له قال وفي الباب عن م ر ة الفهري و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ب ي ا م ا م ة وسهل بن سعد قال أ ب و عيسى وحنش هو حسين بن قيس وهو أ ب و علي الرحبي وسليمان التيمي يقول حنش وهو ضعيف عند أ ه ل الحديث حدثنا عبد الله بن عمران أ ب و القاسم المكي القرشي حدثنا عبد العزيز بن أ ب ي حازم عن أ ب ي ه عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ا و ك ا ف ر اليتيم في ا ل ج ن ة كهاتين و أ ش ا ر ب إ ص ب ع ي ه يعني ا ل س ب ا ب ة والوسطى قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا عبيد بن و ا ق د عن زربي قال سمعت أ ن س بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ب ط أ القوم عنه ان يوسعوا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابي ه ر ي ر ة وابن عباس و أ ب ي أ م ا م ه قال أبو عيسى هذا حدثنا ي غريب وزربي له أحاديث له م ك ي ر عن أنس بن م ابو ل ك وغيره حدثنا أ بكر محمد بن أ ب ا ن حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن إ س ح ا ق عن عمرو بن شعيب عن أ ب ي ه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا حدثنا ه ن ا د حدثنا ع ب د ة عن محمد بن إ س ح ا ق نحوه الا أ ن ه قال ويعرف حق كبيرنا حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا يزيد ليث بن أبان بن هارون عن شريك عن ليث عن أكرمة عن ابن عباس قال أبو أكرمة بكر شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا و ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب واحديث محمد بن إ س ح ا ق عن ع م ر بن شعيب حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن ع م ر من غير هذا الوجه أ ي ض ا قال بعض أ ه ل العلم معنى وسلم ليس منا يقول ليس من ثنتنا ليس من عليه النبي ثنتنا أدبنا صلى قول يقول و الله ليس ليس ليس قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا يقول ليس من ملتنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن إ س م ا ع ي ل بن أ ب ي خالد حدثنا قيس حدثنا جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف و أ ب ي سعيد وابن عمر و أ ب ي ه ر ي ر ة وعبد الله بن ع م ر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود أ خ ب ر ن ا ش ع ب ة قال كتب به إ ل ي منصور و ق ر أ ت ه عليه سمع أ ب ا عثمان مولى ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال سمعت أ ب ا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع ا ل ر ح م ة إ ل ا من شقي قال و أ ب و عثمان الذي روى عن أ ب ي ه ر ي ر ة لا يعرف اسمه ويقال هو والد موسى بن أ ب ي عثمان الذي روى عنه أبو الزناد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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في ا ل أ ر ض يرحمكم من في السماء الرحم ش ج ن ة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح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 قالوا يا رسول الله لمن قال لله ولكتابه و ل أ ئ م ة المسلمين وعامتهم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عمر وتميم الداري وجرير وحكيم ا بن أ ب ي يزيد عن أ ب ي ه وثوبان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 ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أ ن يحتقر أ خ ا ه المسلم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي و أ ب ي أ ي و ب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 هذا حديث حسن صحيح حدثني أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك أ خ ب ر ن ا يحيى بن عبيد الله عن أ ب ي ه عن أبي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن أ ح د ك م م ر آ ة أ خ ي ه ف إ ن راى به أ ذ ى ف ل ي م ط ه عنه قال أ ب و عيسى ويحيى بن عبيد الله ضعفه ش ع ب ة قال وفي الباب عن أ ن س حدثنا عبيد بن أ ص ب ا ط بن محمد القرشي حدثني أ ب ي عن ا ل أ ع م ش قال حدثت عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخره آ خ ر ستر ة ومن مسلم على في ل الله عليه في الدنيا ل د ن ي في ا ا ستر و آ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه قال وفي الباب عن ابن عمر وعقبه بن عامر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن وقد روى أ ب و ع و ا ن ة وغير واحد هذا الحديث عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح حدثنا ت ع أبي ص ل ح ح د ث ن احمد أ بن محمد أ خ ب ر ن ا ابن المبارك عن أ ب ي بكر النفشلي عن مرزوق أ ب ي بكر ا ل ت ي م ي عن أ م الدرداء عن أ ب ي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن رد عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم ا ل ق ي ا م ة قال وفي الباب عن أ س م ا ء بنت يزيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا زهري قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا سعيد عبد ابن سفيان بن سفيان عن الزهري قال أبي الزهري عمر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أ ب ي أ ي و ب ا ل أ ن ص ا ر ي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أ ن يهجر أ خ ا ه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي ي ب د أ بالسلام قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود و أ ن س و أ ب ي ه ر ي ر ة وهشام بن عامر و أ ب ي هند الداري قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م حدثنا حميد عن أ ن س قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف ا ل م د ي ن ة آ خ ى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال له هلم اقاسمك أ مالي نصفين ولي ا م ر أ ت ا ن ف أ ط ل ق إ ح د ا ه م ا ف إ ذ ا انقضت عدتها فتزوجها فقال بارك الله لك في أ ه ل ك ومالك دلوني على السوق فدلوه على السوق فما رجع يومئذ إ ل ا ومعه شيء من أ خ ط وسمن قد استفضله فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من ص ف ر ة فقال مهيم قال تزوجت امراه من ا ل أ ن ص ا ر قال فما أ ص د ق ت ه ا قال نواه قال حميد أ و قال وزن ن و ا ت من ذهب فقال أ و ل م ولو بشات قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أ ح م د بن حنبل وزن ن و ا ت من ذهب وزن ث ل ا ث ة دراهم وثلث وقال إ س ح ا ق بن إ ب ر ا ه ي م وزن نوات من ذهب وزن خ م س ة دراهم سمعت إ س ح ا ق بن منصور يذكر عنهما هذا حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قيل يا رسول الله ما ا ل غ ي ب ة قال ذكرك أ خ ا ك بما يكره قال أ ر أ ي ت إ ن كان فيه ما أ ق و ل قال إ ن كان فيه ما تقول فقد اغتبته و إ ن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته قال وفي الباب عن أ ب ي ب ر ز ة وابن عمر وعبد الله بن ع م ر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا ولا يحل لمسلم أ ن يهجر أ خ ا ه فوق ثلاث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن أ ب ي ه قال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 قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن مسعود و أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حدثنا هناد الله عليه حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن النبي معاوية الأعمش جابر قال قال أبو أبي وسلم صلى إ ن الشيطان قد يئس أ ن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم قال وفي الباب عن أ ن س وسليمان بن عمرو بن ا ل أ ح و ص عن أ ب ي ه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن و أ ب و سفيان اسمه ط ل ح ة بن نافع حدثنا أ ح م د بن منيع حدثنا إ س م ا ع ي ل بن إ ب ر ا ه ي م عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أ م ه أ م كلثوم بنت ع ق ب ة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أ ص ل ح بين الناس فقال خيرا أ و نما خيرا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا سفيان قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري وابو احمد قال ا حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إ ل ا في ثلاث يحدث الرجل ا م ر أ ت ه ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس وقال محمود في حديثة في لا يصلح الكذب إ ل ا في ثلاث هذا حديث لا نعرفه من حديث أ س م ا ء إ ل ا من حديث ابن خ ث ي م وروى داود بن أبي هند ه ذ ابي الحديث ا عن شهر ن عن ن حوشب ب ا ل صلى ل ل ا هند عليه ع وسلم ولم يذكر فيه عن أسماء ح ث ن بن ا العلاء بذلك محمد بن العلاء حدثنا ابن أ ب ي ز ا ئ د ة عن داود وفي الباب عن أ ب ي بكر حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ل ؤ ل ؤ ة عن أ ب ي ص ر م ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا عبد بن حميد حدثنا زيد بن الحباب العكلي حدثنا أ ب و س ل م ة الكندي حدثنا فرقد السبخي عن مره بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أ ب ي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من ضار مؤمنا أ و مكر به قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أ ب ي بكر هو ا بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمره عن ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أ ن ه سيورثه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن داود بن شابور وبشير أ ب ي إ س م ا ع ي ل عن مجاهد أ ن عبد الله بن عمرو ذبحت له ش ا ة في أ ه ل ه فلما جاء قال أهديتم ل ج اهديتم ر ن ا ا ل ي و أ ه د ي لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل ي وفي ص ي ي سيورثه ن ظننت أنه بالجار قال حتى و الباب عن ع ا ئ ش ة وابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س والمخداد بن ا ل أ س و د و ع ق ب ة بن عامر و أ ب ي شريح و أ ب ي ا م ا م ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد ع ن ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا حدثنا أ ح م د بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن ح ي و ي بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أ ب ي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ا ل أ ص ح ا ب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و أ ب و عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله بن يزيد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أ ب ي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ خ و ا ن ك م جعلهم الله ف ت ي ة تحت أ ي د ي ك م فمن كان أ خ و ه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه قال وفي الباب عن علي وام سلمه وابن عمر وابي هريره قال ابو عيسى عن همام بن يحيى عن فرقد السبخي عن م ر ة عن أ ب ي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل ا ل ج ن ة س ي ء الملكه قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب وقد تكلم أ ي و ب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن فضيل بن غزوان عن ابن أ ب ي نعم عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال أ ب و القاسم صلى الله عليه وسلم نبي ا ل ت و ب ة من قذف مملوكه بريئا مما قال له أ ق ا م عليه الحد يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا أ ن يكون كما قال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أ ب ي نعم هو عبد الرحمن بن أ ب ي نعم البجلي يكنى أ ب ا الحكم وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمر حدثنا محمود بن غيلان حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن إ ب ر ا ه ي م التيمي عن أ ب ي ه عن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي قال كنت أ ض ر ب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أ ب ا مسعود اعلم أ ب ا مسعود فالتفت ف إ ذ ا أ ن ا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ل ل ه أ ق د ر عليك منك عليه قال أبو مسعود فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و إ ب ر ا ه ي م التيمي إ ب ر ا ه ي م بن يزيد بن شريك حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا رشدين بن سعد عن أ ب ي هانئ الخولاني عن عباس الحجري عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أ ع ف و عن الخادم فاصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أ ع ف و عن الخادم فقال كل يوم سبعين م ر ة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ورواه عبد الله بن وهب عن أ ب ي هانئ الخولاني نحوا من هذا والعباس هو ابن خليد الحجري المصري حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن أ ب ي هانئ الخولاني بهذا الاسناد نحوه و ر و ا بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الاسناد وقال عن عبد الله بن عمرو حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن أ ب ي هارون العبدي عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ضرب أ ح د ك م خ ا د م ة فذكر الله فارفعوا أيديكم الله قال أ ب و عيسى و أ ب و هارون العبدي اسمه ع م ا ر ة بن جوين قال قال أ ب و بكر العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد ضعف ش ع ب ة أ ب ا هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أ ب ي ه ر ي ر ة حتى مات حدثنا قال ت ي ب ة ح د ث ن يحيى ي بن ع ى عن عن عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن سماك جابر حرب سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يؤدب الرجل ولده خير من ان يتصدق بصاع قال أبو عيسى هذا حديث غريب عيسى حديث هذا وناصح هو أ ب و العلاء كوفي ليس عند أ ه ل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إ ل ا من هذا الوجه وناصح شيخ آ خ ر بصري يروي عن عمار بن أ ب ي عمار وغيره هو أ ث ب ت من هذا حدثنا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عامر بن الجهضمي عامر عامر الخزاز أبي علي حدثنا أ ي و ب بن موسى عن أ ب ي ه عن جده أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أ ف ض ل من أ د ب حسن قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث عامر بن أ ب ي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز و أ ي و ب بن موسى وابن عمرو بن سعيد بن العاص وهذا عندي حديث مرسل حدثنا يحيى بن وعلي بن خشرم قالا حدثنا أكثم بن بن بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي قالا هشام عائشة الله وعلي عيسى أبيه عليه صلى خشرم عروة وسلم كان يقبل ا ل ه د ي ة ويثيب عليها وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و أ ن س وابن عمر وجابر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه لا نعرفه إ ل ا من حديث عيسى بن يونس عن هشام حدثنا أحمد بن محمد بن أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك حدثنا الربيع بن مسلم حدثنا محمد بن زياد عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله قال هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن ابن أ ب ي ليلى وسفيان ح د ث ن ا بن وكيع حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن ابن أ ب ي ليلى عن ع ط ي ة عن أ ب ي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة و ا ل أ ش ع ث بن قيس والنعمان بن بشير قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا النضر بن محمد الجرشي ا اليمامي حدثنا ع ك ر م ة بن عمار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 وبصرك للرجل الرديء البصر لك ص د ق ة و إ م ا ط ت ك الحجر و ا ل ش و ك ة والعظم عن الطريق لك ص د ق ة و إ ف ر ا ه ك من دلوك في دلو اخيك لك ص د ق ة قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر و ح ذ ي ف ة و ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب و أ ب و زميل اسمه سماك بن الوليد الحنفي حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا إ ب ر ا ه ي م بن يوسف بن أ ب ي إ س ح ا ق عن أ ب ي ه عن أ ب ي إ س ح ا ق عن ط ل ح ة بن مصرف قال سمعت عبد الرحمن بن ع و س ج ة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح م ن ي ح ة لبن أ و ورق أ و هدى زقاقا كان له مثل عتق ر ق ب ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أ ب ي إ س ح ا ق عن ط ل ح ة بن مصرف لا نعرفه إلا ل هذا ا نعرفه من وفي ج ه وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة المعتمر ر م بن عن بن ص طلحة هذا ا ل ح د ث وفي الباب عن النعمان بن بشير ومعنى قوله من منح م ن ي ح ة ورق إ ن م ا يعني به قرض الدراهم قوله أ و هدى زقاقا يعني به ه د ا ي ة الطريق حدثنا ق ت ي ب ة عن مالك بن أ ن س عن سمي عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق إ ذ وجد غصن شوك ف أ خ ر ه فشكر الله له فغفر له وفي الباب عن أ ب ي ب ر ز ة وابن عباس و أ ب ي ذر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن ابن أ ب ي ذئب قال أ خ ب ر ن ي عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أ م ا ن ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن و إ ن م ا نعرفه من حديث ابن أ ب ي ذئب حدثنا أ ب و الخطاب زياد بن يحيى البصري حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أ ي و ب عن ابن أ ب ي مليكه عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر قالت قلت يا رسول الله إ ن ه ليس لي من بيتي إ ل ا ما أ د خ ل علي الزبير أ ف أ ع ط ي قال نعم ولا توكي ف ي و ك ى عليك يقول لا تحصي فيحصى عليك وفي الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن أ ب ي مليكه عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر رضي الله عنهما وروى غير واحد هذا عن أ ي و ب ولم يذكروا فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثنا الحسن بن ع ر ف ة حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن ا ل أ ع ر ج عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السخي قريب من الله قريب من ا ل ج ن ة قريب من الناس بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من ا ل ج ن ة بعيد من الناس قريب من النار ولجاهل سخي أ ح ب إ ل ى الله عز وجل من عابد بخيل قال أبو عيسى هذا أبو غريب عيسى حديث لا ن عن ر ف ه م حديث يحيى بن سعيد بن عن, عن ابي ل أ أ ع عن ر ج ه ر ي ر ة إ ل ا من حديث سعيد بن محمد د وقد سعيد محمد الحديث سعيد سعيد حدثنا داود خولف رواية يروى أبو أبو أخبرنا مرسل علي في عن عن عن عائشة عمر يحيى يحيى شيء مرسل حدثنا أبو عمرو بن بن بن بن إنما حص هذا حدثنا ص د ق ة بن موسى حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن أ ب ي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا نعرفه من حدثنا ي صدقة ا ب موسى وفي ل ب احمد ب أبي عن هريرة د ث ن ا أ ح بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ص د ق ة ا بن موسى عن فرقد السبخي عن م ر ة الطيب عن أ ب ي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل ا ل ج ن ة خب ولا منان ولا بخيل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أ ب ي كثير عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قال رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا أ ح م د بن محمد أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن ش ع ب ة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أ ب ي مسعود ا ل أ ن ص ا ر ي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقه الرجل على أ ه ل ه ص د ق ة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمر بن أ م ي ة الضمري و أ ب ي ه ر ي ر ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أ ي و ب عن أ ب ي ق ل ا ب ة عن أ ب ي أ س م ا ء عن ثوبان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ف ض ل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته ه الله ينفقه في سبيل ودينار ب الرجل على ا أ ص ح في سبيل الله, ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله قال أ ب و ق ل ا ب ة ب د أ بالعيال ثم قال ف أ ي رجل أ ع ظ م أ ج ر ا من رجل ينفق على عيال له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن أ ب ي سعيد المقبري عن أ ب ي شريح العدوي أ ن ه قال أ ب ص ر ت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أ ذ ن ا ي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته قال يوم و ل ي ل ة و ا ل ض ي ا ف ة ث ل ا ث ة أ ي ا م وما كان بعد ذلك فهو صدقه ومن كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليسكت قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابن أ ب ي عمر حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أ ب ي شريح الكعبي أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافه ث ل ا ث ة أ ي ا م وجائزته يوم و ل ي ل ة وما أ ن ف ق عليه بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له أن ي وفي ي عنده يحرجه حتى و الباب عن ع ا ئ ش ة و أ ب ي ه ر ي ر ة وقد روى مالك بن أ ن س والليث بن سعد عن سعيد المقبري قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح و أ ب و شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي اسمه خويلد بن عمرو ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والحرج هو الضيق إ ن م ا قوله حتى يحرجه يقول حتى يضيق عليه حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا معا حدثنا مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على ا ل أ ر م ل ة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أ و كالذي يصوم النهار ويقوم الليل حدثنا ا ل أ ن ص ا ر ي حدثنا م ع ن حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أ ب ي الغيث عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وهذا الحديث حديث حسن غريب صحيح و أ ب و الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطيع وثور بن زيد مدني وثور بن يزيد شامي حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أ ب ي ه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه و إ ن من المعروف أ ن تلقى أ خ ا ك بوجه طلق و أ ن تفرغ من دلوك في إ ن ا ء أ خ ي ك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 حتى يكتب عند الله كذابا وفي الباب عن أ ب ي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن شخير وابن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا يحيى بن موسى قال قلت لعبد الرحيم بن هارون الغساني حدثكم عبد العزيز بن أ ب ي رواد عن نافع عن ابن عمر أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به قال يحيى ف أ ق ر به عبد الرحمن بن هارون فقال نعم قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أ ي و ب عن ابن أ ب ي مليكه عن ع ا ئ ش ة قالت ما كان خلق أ ب غ ض إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يحدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكذبه فما يزال في نفسه حتى يعلم أ ن ه قد أ ح د ث منها ت و ب ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن حدثنا محمد بن عبد ا ل أ ع ل ى الصنعاني وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أ ن س قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إ ل ا شانه وما كان الحياء في شيء إ ل ا زانه وفي الباب عن ع ا ئ ش ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا نعرفه من حديث عبد الرزاق. حدثنا ي عبد د الرزاق ح ث محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود قال أ ن ب أ ن ا ش ع ب ة عن ا ل أ ع م ش قال سمعت أ ب ا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن ع م ر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أ ح ا س ن ك م أ خ ل ا ق ا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا هشام عن ق ت ا د ة عن الحسن عن س م ر ة بن جندب ن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا ب ل ع ن ة الله ولا بغضبه ولا بالنار قال وفي الباب عن ابن عباس و أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عمر وعمران بن حسين قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن يحيى الأزدي البصري حدثنا محمد الأزدي بن بن البصري ا ب س قال عن إ س ر ئ ي عن الأعمش عن إ ب رسول ا الله قال قال ه ي م علقمة عن عن عبد ر الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري. حدثنا بشر بن عمر. حدثنا الريح الريح زيد يزيد قتادة عند بن بن أبان بن يزيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن、عباس. أن رجلا لعن الريح عند النبي تلعن فإنها الطائي البصري العالية عباس رجلا الله عليه وسلم فقال لا أخزم أبي عليه بشر مأمورة عمر وسلم صلى وانه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنه عليه قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعلم احدا اسنده غير بشر بن عمر حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن عيسى الثقفي عن يزيد مولى عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أ ن س ا ب ك م ما تصلون به أ ر ح ا م ك م ف إ ن ص ل ة الرحم م ح ب ة في ا ل أ ه ل مثرات في المال م ن س ا ة في ا ل أ ث ر قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه ومعنى قوله منسأة الأثر في ي عن ي زيادة في ا ل عبد م ر حدثنا ع بن ن حميد ح د ث الله قبيصة عبد سفيان عن عن ا ر ح م أنعم ن بن بن عن عبد زياد ا ل بن يزيد عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما د ع و ة أ س ر ع إ ج ا ب ة من د ع و ة غائب لغائب قال أ ب و عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه والافريقي ي ض ع ف في الحديث وهو عبد الله بن زياد بن أ ن ع م وعبد الله بن يزيد هو أ ب و عبد الرحمن الحبلي حدثنا ق ت ي ب ة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أ ب ي ه عن أ ب ي ه ر ي ر ة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعلى الباد منهما ما لم يعتد المظلوم وفي الباب عن سعد وابن مسعود وعبد الله بن الله مغفل قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أ ب و داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقه قال سمعت المغيره بن ش ع ب ة ي قال و ل ق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت س ب ا ل أ م و ا ت ف ت ؤ ذ ا ل أ ح ي ا ء قال أ ب و عيسى وقد اختلف أ ص ح ا ب سفيان في هذا الحديث فروى بعضهم مثل رواية الحفري رواية وروا ب عن ض ه م ع سفيان عن زياد بن ع ل ا ق ة قال سمعت رجلا يحدث عند ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ز ب ي د بن الحارث عن أ ب ي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال ز ب ي د قلت ل أ ب ي وائل أ أ ن ت سمعته من عبد الله قال نعم قال قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسر ه عن عبد الرحمن بن إ س ح ا ق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن في ا ل ج ن ة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فقام اعرابي فقال لمن هي يا رسول الله قال لمن أ ط ا ب الكلام و أ ط ع م الطعام و أ د ا م الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الرحمن بن اسحاق وقد وهو كوفي وعبد وهو وكلاهما اسحاق قبل الحديث عبد تكلم اهل الرحمن من الرحمن مدني من بعض بن بن هذا اسحاق القرشي مدني وهو اثبت حفظه هذا وكلاهما كانا في عصر كانا حدثنا سفيان عن ا ل أ ع م ش عن أ ب ي صالح عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ل أ ح د ه م أ ن يطيع ربه و ي ؤ د ي حق سيده يعني المملوك وقال كعب صدق الله ورسوله وفي الباب عن أ ب ي موسى وابن عمر قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا وكيع عن سفيان عن أ ب ي اليقظان عن زاذان عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ث ل ا ث ة على كثبان المسك أ ر ا ه قال يوم ا ل ق ي ا م ة عبد أ د ى حق الله وحق مواليه ورجل أ م ا قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم و ل ي ل ة قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من حديث سفيان الثوري عن أ ب ي اليقظان إ ل ا من حديث وكيع و أ ب و اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال ابن عمير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 قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب ا بن ابي ثابت عن ميمون ا بن ابي شبيب عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ن ح و قال محمود والصحيح حديث ابي ذر حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج حديث ذر عمر عن عن عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ي ا ك م والظن ف إ ن الظن أ ك ذ ب الحديث قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أ ص ح ا ب سفيان قال قال سفيان الظن ظنان فظن إ ث م وظن ليس ب إ ث م ف أ م ا الظن الذي هو إ ث م فالذي يظن ظنا ويتكلم به و أ م ا الظن الذي ليس ب إ ث م فالذي يظن ولا يتكلم به حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي حدثنا عبد الله بن إ د ر ي س عن ش ع ب ة عن أ ب ي التياح عن أ ن س قال إ ن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى إ ن كان ليقول ل أ خ لي صغير يا أ ب ا عمير ما فعل النغير حدثنا هند ا حدثنا وكيع عن ش ع ب ة عن أ ب ي التياح عن أ ن س نحوه و أ ب و التياح اسمه يزيد بن حميد الضبيعي قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا, عباس بن محمد الدوري حدثنا علي ب بن ا ا س محمد د و ر ا ل بن غ د د د ا ي ح ث الحسن ع ي بن ا ل أ خ ب ر ن ا عبد الله بن المبارك عن أ س ا م ة بن زيد عن سعيد ا ل م ق ب ر ي عن أ ب ي ه ر ي ر ة قال قالوا يا رسول الله إ ن ك تداعبنا قال إ ن ي لا أ ق و ل إ ل ا حقا قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حميد عن أ ن س بن مالك أ ن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ن حاملك ا ا على ولد ل قال ة ف ق يا رسول الله ما أ ص ن ع بولد ا ل ن ا ق ة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد ا ل إ ب ل إ ل ا النوق قال أ ب و عيسى هذا حدثنا غيلان حديث حسن صحيح غريب. حدثنا محمود غريب بن غيلان حدثنا أ ب و أ س ا م ة عن شريك عن عاصم ا ل أ ح و ل عن أ ن س بن مالك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الاذنين قال محمود قال أ ب و أ س ا م ة يعني مازحه وهذا الحديث حدثنا العمي البصري حديث صحيح غريب مكرم عقبة بن مكرم العمي البصري حدثنا ابن أ ب ي فديك قال حدثني س ل م ة بن وردان الليثي عن أ ن س بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض ا ل ج ن ة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أ ع ل ا ه ا وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إ ل ا من حديث س ل م ة بن وردان عن أ ن س بن مالك حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي حدثنا أبو بكر بن بن عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن فضالة الفضل الكوفي عياش عباس قال أبو بكر وهب أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بك اثما ان لا تزال مخاصما وهذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه حدثنا زياد بن أيوب حدثنا المحاربي زياد البغدادي عبد الليث بن عن, عن ابن عن عن عن ابن الملك عباس أيوب أبي سليم وهو أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ت م ا ر أ خ ا ك ولا ت م ا ز ح ولا تعده م و ع د ة فتخلفه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إ ل ا من هذا الوجه وعبد الملك عندي هو ابن بشير حدثنا ابن بشير أبي عمر حدثنا سفيان بن ع ي ي ن ة عن محمد بن المنكدر عن ع ر و ة بن الزبير عن ع ا ئ ش ة قالت ا س ت أ ذ ن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن ا عنده فقال بئس ابن ا ل ع ش ي ر ة أ و أ خ ا ل ع ش ي ر ة ثم أ ذ ن له ف أ ل ا ن له القول فلما خرج قلت له يا رسول الله قلت له ما قلت ثم أ ل ن ت له القول فقال يا ع ا ئ ش ة إ ن من شر الناس من تركه الناس أ و ودعه الناس اتقاء فحشه قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا أ ب و ك ر ي ب حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمه عن أ ي و ب عن محمد بن سيرين عن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ر ا ه رفعه قال أ ح ب ب حبيبك هونا ما عسى أ ن يكون بغيضك يوما ما و أ ب غ ض بغيضك هونا ما عسى أ ن يكون حبيبك يوما ما قال أبو عيسى هذا أبو غريب عيسى حديث لا نعرفه بهذا الاسناد إ ل ا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أ ي و ب ب إ س ن ا د غير هذا رواه الحسن بن أ ب ي جعفر وهو حديث ضعيف أ ي ض ا ب إ س ن ا د له عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح عن علي موقوف قوله حدثنا أبو حدثنا هشام الرفاعي علي عن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 وفي الباب عن أ ب ي ه ر ي ر ة وابن عباس وسلمه بن ا ل أ ك و ع و أ ب ي سعيد قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن وعبد الله بن عبد الرحمن قالا حدثنا يحيى حمد حدثنا وعبد عبد بن المتنى بن بن عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمر عن إبراهيم عن الله قال إبراهيم عمر علقمة شعبة تغلب فضيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن قال فقال له رجل إ ن ه يعجبني أ ن يكون ثوبي حسنا ونعلي ح س ن قال إ ن الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس وقال وهكذا روي قلبه مثقال العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه ذرة من إيمان إنما معناه لا يخلد في النار وهكذا روي عن أبي سعيد الخضري أهل يدخل يخلد بعض أبي عن سعيد من من في تفسير في في ذرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذ ر ة من إ ي م ا ن وقد فسر غير واحد من التابعين هذه أخذيته أخذيته الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد فقال النار قال تدخل تخلد في النار فقد قال أبو عيسى أبو إنك من من فقد فقد هذا حديث حسن صحيح غريب حدثنا أ ب و كريب حدثنا أ ب و م ع ا و ي ة عن عمر بن راشد عن إ ي ا س بن س ل م ة بن ا ل أ ك و ع عن أ ب ي ه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م ما لا يزال الرجل الجبارين ا يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه بنفسه ه ب حتى ص أ قال أ ب و عيسى هذا حديث حسن غ ي ر